تقوم بعملية عقل حتى تفهم العقل والفهم لكن هل يوجد شيء حسي آلة اسمها العقل لا يوجد هل هل العقل هو الدماغ هل العقل هو المخ لا العقل أعم من هذا بكثير وأدلة القرآن تميل كثيرا إلى موضوع أن آلة الفهم القلب وآلة العقل هي هي القلب لذلك الله يقول لهم قلوب لا يفقهون بها في علا يعقلون بها إذن عندنا الشيء الذي يفهم القرآن، آلة الفهم وهو القلب. قبل أن ندخل في آلية الفهم اللي هو موضوع دورتنا آلية الفهم، وسائل الفهم، طرق الفهم. عندنا في آلة الفهم أنت لا يمكن لا يمكن أن تعمل أعمال تنطلق من خلالها إلى الفهم حتى القاعدة التي لديك تكون قاعدة متزنة، قاعدة متماسكة، لكي تقيم عليها البناء. الآلة التي لدينا حتى نفهم بها القلب، القلب ليس كل قلب يعقل. وليس كل قلب يفهم وإلا لكان الناس كلهم علماء وكلهم فقهاء ولو أتيت بأي نص عند أي إنسان يفهم لأن وجود القلب مشترك إنسان عند كل البشر لكن الناس يختلفون في الفهم لماذا؟ بناء على أمور كثيرة نلخصها بشكل عام في أمرين أولا الرغبة لا يمكن أن تفهم أي نص إلا الرغبة أنك تفهمه هذا أمر بدأي إذا توقدت عندك الرغبة حتى تفهم النص القرآني عندها ستبحث أنت عن الوسائل التي من خلالها تفهم النص القرآن فالرغبة أمر مهم جدا الأمر الآخر له حسن التهيئة أن تهيئ قلبك لاستقبال هذا النص القرآن يعني لو أتينا دعونا نشبه الآيات بماء والماء هذا يوضع في وعاء مهما كان الماء من أجود أنواع المياه من أجود أنواع المياه لو كان الوعاء فيه إشكال لو كان الوعاء فيه مسامات من خلالها يتسرّب الماء لو كان الوعاء مكسوراً لو كان الوعاء غير موجود لو كان الوعاء غير متهيئ لاستقبال الماء لا يمكن أن يستفيد الوعاء من الماء فمهما وضعت في هذا الوعاء من الماء لن يستفيد وهذا بالضبط في موضوع الآيات القرآنية الآيات هي أصلح الآيات وأبلغ الآيات وأقرب الآيات للأفهام، لكنها تحتاج إلى وعاء يستقبلها. أصلح الوعاء لكي تستقبل الماء وتستفيد منه. كيف تصلح الوعاء؟ تكلمنا عن موضوع الرغبة ابتداءً وموضوع كبير حول موضوع صلاح القلب، لكن اختصر في نقطة اللي هي حسن التهيأ. حسن التهيأ يعني باختصار تدور حول أمرين. موضوع صلاح القلب من جهة الذنوب، موضوع صلاح القلب من جهة الاهتمامات. القلب مثل ما جاء في الحديث تعرفونه إن العبد إذا أذن بنكته في قلبه نكتة سوداء ها ضبط الحمد لله أخضر الله صر إليه حاجة أن القلب إذا نكتة فيه نكتة سوداء إلى آخر الكلام ااا فموضوع الذنوب وعلاقته بالفهم أمر واضح جدا وكل واحد منا يجيده من نفسه جرب يوم من الأيام أن يمر عليك يومين ثلاثة وأنت قاعد تحاول إصلاح قلبك ابتعت قدر ما تصني عن الذنوب وأنا أقول لكم هذا الكلام حتى تطبقونه وتشعرون به فعلا يعني يجد ثلاث أيام حاول فعلا أن تصدق مع نفسك ليصلح قلبك تحاول أن تهيئ قلبك فعلا لاستقبال القرآن ثم جرب بعد هاي الثلاث أيام اجلس وافتح المصحف على أي ورقة من المصحف وابدأ أقرأ والله العظيم أنك ستجد القرآن يدخل في قلبك وتفهم وفهم لا يمكن لا يمكن أن تفهم قبل هذا لأن الأمر ترى ليس أمرا حسيا معنى أنك تصلح قلبك أنك تدخل يدك في قلبك وتصلح لكي يصبح مكان جيد لسقاء الناص لا هو أمر معنوي أكثر من كونه حسي فإذا تنظف القلب من الذنوب تنظف القلب من الذنوب تماما فبذا عند ذلك الوقت يكون القلب مهيء لاستقبال النص القرآن، وموضوع الموضوع الآخر اللي هو أقل من جانب الذنوب، لكنه أمر عظيم أيضا اللي هو جانب الاهتمامات. القلب إذا طغت عليه اهتمامات، والقرآن عزيز الله يقول إنه لكتاب عزيز من ظاهر عزة القرآن أنه لا يقبل أن يدخل في قلب اهتمامه بشيء آخر عظم، وهذا شيء مجرب ومعروف. إذا الإنسان الذي يكون في قلبه أمر آخر من أمور الدنيا أعظم من مقصده لحفظ القرآن أو لفهم القرآن لا يمكن يفهم القرآن كما أراد الله هذا أمر قطعي لذلك موضوع الذنوب موضوع الاهتمامات إذا كان القرآن فعلا عندك يعني يرقى كونه في قلبك يرقى في أعالي الاهتمامات وكون عندك رغبة في الفهم وكونك ابتعدت عن الذنوب قدر ما استطيع في نطاق القدرة البشرية عند ذلك الوقت ستستطيع أن تفهم القرآن فهم صحيح تكلمنا عن النص الذي يفهم وقلنا أن الله يسره لنا تكلمنا عن آلة الفهم وقلنا القلب قلنا كيف تصلح القلب الأمر الثالث هو آلية الفهم طرق الفهم وسائل الفهم هذا هو موضوع, موضوع الدورة أم القواعد أمة القواعد جميعها، مهما يعني أتي الإنسان من قواعد وعلمها وفهمها وبدأ يطبقها، لن تدرك فهم القرآن فهما صحيحا حتى تحاول حاول أولا أعظم طريقة من طرق فهم القرآن هو أن تحاول أن تفهمه بنفسك، لأنه يلحب يعني تأمل جيدا في أن القرآن ترى نزل يخاطبك أنت كمسلم ابتداء ترى القرآن ما نزل يخاطب المفسرين فقط اللي يفسرون القرآن أنت دورك فقد أنك تمسك كتاب التفسير وتفهم لا القرآن أنزل لك ابتداء أن تفهمه في أمور إذا ما استطعت تفهمها ذلك لك تذهب إلى غيرك حتى يفهمك إياه لكن أن تجعل الأساس هو أني لا أفهم القرآن إلا عن طريق كتاب تفسير هذا أمر خطير جدا حاول أولا إذا بدأت تقرأ القرآن حاول أن تفهم الآيات حاول أن تفهم حتى المفردات يعني إذا أذيت إلى مفرد الله يقول في سورة التوبة ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله وللمؤمنين وليجة لا يمنع عنك تحاول بحسب ما لديك من قدر أنك تفسر وليجه ما معنى وليجا حاول أن تفهمه من خلال السياق وسجل اكتب وليجا معناها كذا إذا بعد أن تسجل وتنتهي منها اذهب من إلى كتاب تفسير شوف فهمك صحيح ولا غير صحيح هذه تساعدك كثيرا فإنك تصبح عندك ملك في فهم القرآن بعد محاولتين 3 عشر يصبح تفسيرك الأول للقرآن مطابق لما يقول المفسرون ليش؟ لأنه لابد أن توقن تمام اليقين أن القرآن نزل يخاطبك أنت أيها المسلم العربي أنت أيها المسلم العربي القرآن يخاطبك لا تظن أن القرآن فقط يخاطب العلماء والمفسرين الكبار لا ابن عباس رضي الله عنه يقول القرآن نزل على أربعة أوجه ذكر منها قسم تعرفه العرب من كلامها وقسم لا يعذر أحد بجهله في جارب من القرآن لابد أن كل إنسان يقرأ يفهمها وفي أمور إذا ما إذا ما عرفتها حاول بقدر المستطاع لا تعود نفسك بمجرد إذا آية لم تعرفها أنك تذهب باش كتاب التفسير لا حاول أن تفهم ثم بعد هذا قيم فهمك اكتب ثم اذهب لكتاب التفسير وانظر هل فهمي صحيح ولا لكن ابتداءا حاول أن تفهم القاعدة الأولى هل فسر النبي عليه الصلاة والسلام القرآن كله أم لا؟ من يجيب؟ طبعاً. في تحد عنده رأي آخر يا أبو هاني. فسره بس مو شرط أن كل قو. حسنت ها. ما خلي. إيه بس ربع بعضها مثلاً بعض سكت على أشياء كانوا يقولونها الصحابة سكت نعم ومن جانب التقرير. في توجه لبعض العلماء أن أن النبي صلى فسر القرآن كله. إذا قرأت كلمة مثلا الشيخ لسان تيمي يقول لقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام القرآن كاملا ليس معنى كاملاً أنه فسره آية آية وكلمة كلمة هذا لا يمكن وإذا كان قد فسر بهذا المعنى فلا بد أن يكون وصلنا إلى الله يقول إننا نحن نزلنا الذكرى وإن لولا الحافظون والذكر هنا ليس القرآن فقط القرآن والسنة وتفسير القرآن هو أقرب يعني عقلا إلى أن ينقل من السنة صح ولا لا فلو أن ف أنه لم يصل إلينا تفسير كامل القرآن وسلم فقطع النبي لم يفسره كلمة كلمة لكن الذي نوقن به يقينا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين معاني القرآن لأصحابه وفق ما يحتاجون في عصرهم. هم الله سبحانه وتعالى يقول: وانزلنا إليك الذكراء في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكراء إيش؟ لتبين للناس ما نزل إليه. هل تبين هذا قولي فقط؟ لا قولي ومعنى. لفظا ومعنى. وانزلنا إليك الذكراء القرآن لتبين للناس ما نزل إليه أيضا النبي الله سبحانه وتعالى يقول في في سورة أخرى وما زن عليك الكتابة إلا لتبين لهم الذي اختلوا فيه والتبين هنا يشمل اللفظ والمعنى الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم المعروفة أثر السلمي لمن كان يقول كان الصحابة جوز عش رايات حتى يعلمون فيهن من علمي والعمل فدل على في ذلك الوقت كانوا يتعلمون معين القرآن لم يكونوا تلقونه لفظا فقط والنبي صلى الله عليه وسلم بينه لهم أثر ابن عمر الذي ذكرناه سابقاً لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا لا يؤتى قبل القرآن فهذا يدل أيضاً على أننا بين لهم معنى القرآن الآيات التي نزلت وتحض الصحابة رضوانا وتحض المؤمنين على فهم القرآن تحض المؤمنين على فهم القرآن أفلا تدبرون القرآن؟ قول سبحانه تعالى كتابنا نزلنا ولكم باركوا اللي يدبر رواياته هذه كلها الآيات تخاطب الناس جميعا ومنهم منهم الصحابة ومنهم الصحابة فلا يعقل أن نكون نحن نهتم بفهم القرآن والصحابة لم يفهمه ومن ثم إذا كان الصحابة حريصين على فهم القرآن إذا كان الصحابة حريصين على فهم القرآن فإذا كانت لديهم صفحة فهموا نصفها نصف الآخر سيسألون عنه النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نقطع نقطع أن النبي عليه الصلاة والسلام بناء على أن الصحابة حريصين على التعلم وبناء على أن النبي عليه الصلاة والسلام يطبق ما مره الله به قال لتبين للناس فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن كاملة أيضا دليل عقلي أنه ما إذا أتيت لطلاب من, أي, من أي, أي نوع من أنواع الطلاب في أي نوع من أنواع العلم لا يمكن أن تجد الطلاب عند قراءة الكتاب الذي يختص بالعلم يتعلمونه يضبطون اللفظ يهملون المعنى هذا لا يمكن عقله سواء في المدرسة في الجامعة في حلق العنف في المساجد الاهتمام بالمعنى في عمل الناس كلهم أكثر من اللفظ فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام متأملوا ترى هذا دليل دليل واضح وقوي إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلينا أوصل إلينا القرآن بلفظه لم يخرم منه حرف واحد هذا واحد المقدمة الأولى القرآن وصل إلينا ولم يخرم منه حرف واحد لفظه ثم بيان المعنى عند كل البشر أهم, اللفظ أهم من بيان اللفظ لأنك إذا وصلت إليه اللفظ دون المعنى لم تفيدني فإذا كان اللفظ وصل إلينا وهو أقل في الاهتمام من المعنى فمن باب أولى يكون المعنى قد وصل إليه واضح؟ نعيد؟ المقدمة الأولى النبي عليه الصلاة والسلام أوصل إلينا القرآن بلفظه لم يخرم منه حرف ثنين المعنى بيان المعنى عند كل البشر هو أهم من بيان اللفظ ثلاثة إذا النبي عليه الصلاة والسلام بما أن بيان المعنى أهم من بيان اللفظ وهو قد بين اللفظ من باب أولى قد بين المعنى واضح؟ واضح شوف حسن واضح في أحد أعيده؟ طيب إذا, إذا اتفقنا على النبي عليه الصلاة والسلام قد فسر القرآن الكريم إذن كيف فسره؟ كيف يقول العلماء باقتصار تفسير النبي عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أنواع. النوع الأول تفسير اللفظي بأن يقول هذه الآية معناها كذا وهذا اللفظ معناه كذا وهذا موجود لكنه قليل جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما لما رضوان الله عليهم اجتمعوا وكان ثمة عن الصحابة أنه كانوا يجتمعون في مجالس يدرسون القرآن. فقرأوا الذين آمنوا ولم يلبسوا منهم في ظ بظلم. فلأ النبي قالوا يا رسول الله وأي لم يظلم نفسه؟ فقال الله عليه وسلم كلا الظلم هنا هو الشرك ألم, ألم تقرأ قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم هذا بيان واحد الكوثر لما نزلت الكوثر يقال نسلم مالك قال هل تدرون من الكوثر قلنا الله ورسوله أعلم قال نهر أعطانيه ربي يصب في حوضي ثم بدأ يصب في الحوض هذا بيان للمعنى بيان لألفاظ بيان لآيات هذه الطريقة من التبيين وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنها قليلة قوله عليه الصلاة والسلام غير المغضوب عليه والضالين المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى هذا بيان لكنه قليل فلو أخذنا نعد سنجد أنه قليل جدا مقارنة بالنوع الآخر والنوع التفسير النوع الثاني هو بيان النبي عليه الصلاة والسلام العمل التطبيقي فمثلا نزلت في سورة الإسراء وهي سورة مكية ولا مدنية مكية قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من من الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا هذه الآية تبين موقيت الصلاة طيب النبي عليه الصلاة والسلام كيف فسرها في أحاديث نطق بها فسر بها موقيت الصلاة لكن بطريقته العملية عليه الصلاة والسلام أيضا فسر هذه الآية فكونه صلى الفجر في وقتي هذا بيان وصلى الظهر في وقتي والعصر في وقتي والمغرب في وقتي والعشاء في وقتي كيفية صلاته هي معنى وأقمي الصلاة قامت الصلاة كيف كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه يقول وأت الزكاة ما هي الزكاة النبي عليه الصلاة والسلام بتطبيقاته الصيام ما هو الصيام بتطبيقه عليه الصلاة والسلام الحج بتطبيقه الجهاد بتطبيقه فهذا نوع من أنواع تفسير القرآن نحن إذا تينا نريد أن نفسر بعض آيات القرآن في بعض الآيات لا يمكن أن تشرحها إلا باستحضار سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو ما أقصده من قولي أن النبي وسلم فسر بعض الآيات بفعله بعمله النوع الثالث يقولون أنه هو تطبيق للنبي عليه الصلاة والسلام لكن تطبيق ذاتي ليس تطبيق عبادي يعني مثلا اللين التسامح العفو القول المعروف مثل هذه لما عايش كان خلقه القرآن حياته عليه الصلاة والسلام داخل بيته كان يخصف نعله إلى آخر الحديث، يكون في خدمة أهله، ويفلي ثوبه. هذا هذه الأنواع هي طبعا تدخل في جانب كثير من من النوع الثاني، كان بعضهم يفصل بينها. لكن اختصار الكلام أن نقول تفسير السلام على نوعين: تفسير قولي وهذا قليل جدا، وتفسير عملي وهذا الأكثر. نخلص من هذا الكلام أن نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ما مات. إلا وقد فسر القرآن أو فسر كل ما يحتاج إليه الصحابة من القرآن طيب فيه بعض الجوانب إذا جاء إنسان وقال لا بل أن يفسلم فسر القرآن كاملا لأنه لا يمكن أن يخفي على الناس بعض القرآن قد يأتي حتى يقول هذا نقول له بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة اختلفوا مثلا في معنى العاديات بعضهم قال الخيل بعضهم قال الإبل اختلفوا في معنى الكلالة اختلفوا في معاني كثير والنقاشات التي كانت تصير بين الصحابة في معنى سورة النصر إلى نتا بن عباس وقال لهم معناها أن الله يخبر نبيه ينعاه قبل وفاته فاختلافات الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أن النبي لم يبين كل القرآن بلفظه بيّن بعض القرآن بلفظه وبيّن أصول الدين, أصول الدين ما يحتاجه الناس في معاملاتهم في شرائعهم لكن لم لم يفسر كل شيء في أمور أخرى كثير ترك عليه الصلاة والسلام. طيب النقطة الأولى هذه واضحة واضحة النبي عليه الصلاة والسلام هل فسر القرآن كله؟ من يقول أن القرآن فسر كله لا يقصد أن القرآن فسر بكل كلمة فيه بل أنه فسر إجمالاً بألفاظه وهو قليل بعمل النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأكثر وهناك أشياء تركت لم تفسر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن الصحابة في عهدهم كانوا يتداولونه ويتناقشون فيها مثلا وفاكهة وأبا ما معنى وأبا وغيرها من المعاني طيب هذه القاعدة الأولى ما الفائدة من هذه القاعدة عند فهمك القرآن أنك لابد أن تستحضر لابد أن تستحضر أن تقرأ القرآن أن المواضع التي فسر النبي عليه الصلاة والسلام فيها اللفظ أو فيها المعنى هذه خلاص حطها على جملة تفكر فيها ليست مجال للاجتهاد هذه الفائدة أما ما لم يفسره النبي عليه الصلاة والسلام وما لم يجمع على معناه الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام فهذا المجال فيه يجتهد أكبر القاعدة الثانية وهي قاعدة لغوية لا ترادف في القرآن لا ترادف في القرآن لا يوجد ما معنى أن نقول لا ترادف في القرآن الترادف باختصار هو أن يقول لو أردنا أن نسمي هذا الذي أمامنا نسميه كرسي لو أتينا طلبنا منكم كلمة أخرى في اللغة العربية يوصف بها ويسمى بها هذا الشيء غير كلمة كرسي مقعد لفظة كرسي ولفظة مقعد ليست متطابقة تماما هي تشترك في معنى عام الذي هو كونه شيء يجلس عليه لكن الكرسي, الكرسي هو يعني هذا ترى الآن أنا أقوله باجتهاد مني الآن لا يشترط أن يكون صحيحا أنا أتكلم على المثال لكن المعنى الكلي ذكرته لا تراد في القرآن هذا شبه مقطوع به عند العلماء الكرسي هو الشيء الذي يقعد عليه ولو لم يكن عليه أحد يجلس هذا اسم كرسي سواء جلس عليه أحد وما جلس لكن لا يسمى مقعد إلا أن جلس عليه أحد هل هناك اتفاق بينهم؟ في المعنى الأصلي في اتفاق إذا أردنا التفصيل لا يوجد اتفاق مضبوط. طيب إذا أردنا أن يعني أن نبحث هذا في موضوعنا في موضوع القراءة. الآن إذا فتحت إذا فتحت كتاب من كتب غريب القرآن اللي يقول لك مثل معنى كلمة كذا كذا كلمة, كلمة كذا كذا. هذا التفسير ترى ليس تفسيرا متطابقا. ليس تفسيرا متطابقا هو تفسير تقريبي لفهم المعنى وإلا احيانا أحيانا الكلمة الواحدة القرآنية حتى تفسرها لابد أن تأتي بخمس كلمات يعني تعريف كامل وهذا من بلاغة القراء. وسنضرب على هذا المثال زبدة الكلام اللي أقوله الآن أنه لا يمكن أن تفسر الكلمة القرآنية الواحدة بكلمة متطابقة مثلها كلمة بكلمة تقول هذه نفس المعنى أقصى ما فيه أنه مجرد تقريب للأذهان حتى تفهم المعنى واضح؟ طب مثال هذا يوم تمور السماء موضى ما معنى تمور؟ أحد يقول ما عليه معنى كلمة تمور؟ تتحرك أحسن تتحرك يقولون تتحرك وتضطرب لو أتيت لمعنى كلمة تمور فعلا لا يمكن أن تفسر بالحركة والاضطراب فقط يقول أهل اللغة عندما يفسر المور بالحركة هذا تقريبي أنت لا يمكن أن تفهم الآية حتى تفهمها بمعنى أن تدركه فلما نقول لك أحد معنى المور الحركة خلاص أنت فهمت أن الدنيا تتحرك هذا تقريبا المعنى لكن حقيقة أن المور هو حركة خفيفة سريعة فيها ثلاث معان هي حركة خفيفة وسريعة هذا مثال أتوقع أنه اتضح به ما أقصد أنه لا يمكن أن تفسر الكلمة القرآنية الواحدة بكلمة مقابلها لذلك عندما ترجع لكتب غريب القرآن وترى أن قال المؤلف معنى الآية كذا أو معنى الكلمة القرآنية كذا معناها كذا تيقن أنه لا يقصد أنه الكلمتين متطابق أن, أن الكلمتين متطابقتين هذه الكلمة تقرب المعنى أنت عليك أن تبحث حتى يعني تفهم بلاغة القرآن أن هناك معاني أعمق وصلت بها مثال آخر الله سبحانه وتعالى يقول إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعده كلمة أوحى ما معنى الوحي؟ أحسن هو لما يفسرونها لما يفسرونها غالبا يقولون إيش يقولون أوحينا أي أنزل إذا رجعت لأغلب كتب غريب القرآن تجد أوحينا أي أنزل لكن لو أتيت للمعنى الذي تريد أن بقدر المستطاع أن تطابق به اللفظ القرآنية تجد أن الوحي هو إعلام سريع خفي إعلام سريع خفي لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لمن يوحى إليه لمن يوحى إليه المقدار الذي تنزل عليه فيه سورة كاملة أحيانا الإنسان عندما يقرأ لا يمكن أن ينتهي من السورة في الوقت لتنزل عليه الصلاة والسلام السورة وهو إعلام سريع وخفي لا حد, لا حد يراه الصحابة في بعض الحديث كانوا يجلسون حينما يقولون من أنواع من الطرق التي كان ينزل سلم الله وح فيها أنه كان يطرق براصه وتفصت عرقه الجرس. كسلسلة الجرس يأتيني أحيانا قال عيسى يأتيني أحيانا مثل سلسلة الجرس والصحابة حوله لا يسمعون شيئا لا يسمعون شيئا فهو إعلام سريع خفي توقع النقطة هذه واضحة طب نريد تطبيقات سنأخذ تطبيق الآن على مقارنة بين كيف القرآن يعني ينوع بين الألفاظ بناء على القاعدة اللي أخذناها أنه إذا اتفقنا أنه لا يوجد ترادف إذن المعاني التي يراها الناس مترادفة استخدمت في هذه الآية هنا بلفظ وفي آية أخرى استخدمت بلفظ آخر لا يمكن أن تكون بنفس المعنى. المثال الأول الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الجمعة يا أَيُوَا الذين آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلِصْصَلَاةِ مِنْ يَوْمِيَ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوَ هذا واحد اثنين الله يقول في سورة الملك هو الذي خلق لكم الأرض هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة فامشوا في مناكبه النظر الأول أن المشي والسعي في صورته العامة صورته الذهنية واحد يمشي يسعى لكن لو أتيت بناء على أنك عمتقين أنه لا يوجد ترادف في القرآن يعني إذا أتيت لبعض المفسرين فسعوا وفسرها فامشوا لكن في الحقيقة ليست مشي فقط ستجد أن السعي مشي أسرع ومشي فيه حرص أكثر لذلك جاء في موضع عبادي تسعوا إلى ذكر الله لكن لما كان الأمر عن الدنيا وأن الرزق في الدنيا مكتوب طوالما سعى الإنسان للرزق وعمل له الأسباب فسيكتب له هو هو كتب لك في حياتك الدنيا أن يكون في حسابك كذا من المال سيكون كذا فالله قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وهذا فيه بيان أن الإنسان يحرص على الآخر أكثر من الدنيا يسعى للآخر لكنه يمشي في الدنيا واضح الله يقول في سورة أنا سأحس كثيرا أنا أكثر من الأمثلة حتى يعني عند قراءتكم القرآن الأمثلة هذه تكون حرر في التطبيق عليها. الله يقول في سورة في سورة العمران إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها إن لاحظ إن تمسسكم حسنة وإن تصبكم سيئة المعنى العام لكل الآيتين أن الحسنة جاءت للمؤمنين والسيئة جاءت للمؤمنين صح؟ لماذا عبر الله عن الحسنة بالمس وعن السيئة بالإصابة؟ الكلام هنا عن المنافقين الله يصف المنافقين يقول لهم إن تمسسكم حسنة أيها المؤمنون إن تمسّسكم حسنة تسوءهم أي تسوء المنافقين وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها بناءً على أنه لا ترادف في القرآن ماذا نقول هنا؟ أشاف شغل ذهانك؟ تفضّل. إن المس كليك وشيء خفيف غطيف بعكس الإصابة إصابة أعمق وأدق أحسن وبناءً عليه. يعني شوف انظر إلى قمة البلاغة القرآنية أراد أن يصف شدة غيظ المنافقين على المؤمنين فيقول لهم إن تمسسكم حسنة يعني شيء بسيط من الحسنات أدنى شيء تزعهم وإن تصيبكم سيئة يعني تقعون في مصيبة تصيبكم إصابة بليغة يفرحوا بها فلما كان المنافقون لا يحبون الخير المؤمنين حتى أدنى الخير اللي هو مس مس المس يعني شيء بسيط جدا يسوء وبما أنهم لا يحبونهم لما أصابتهم مصيبة عظيمة فرحوا بها لو أن اللفظ القرآن تغير وانقلب قال إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تمسسكم سيئة يفرحوا بها كان البلاغ هنا شبه منعدمة لأن فيه وصف للمنافقين أقل مما يستعقونها فهذا التطبيق بناء على أنه لا ترادف في القرآن شوف توصلنا من خلال القاعدة هذه أنه لا ترادف في القرآن إلى أن في آية واحدة لفظين في النظر الأول متشابهة لكن لما تعمقنا دركنا أن اللفظ هذا السخدم لمعنى وهذا اللفظ السخدم لمعنى وأيقن من خلالها أن الله سبحانه وتعالى يقول ألف لا مرى كتاب أحكمت آياته لا يوجد لفظ في القرآن ترأسة اعتباطا أبدا حتى الحرف في القرآن لا يأتي اعتباطا طيب واضحة شباب اللي ذكرناها قبل قليل؟ واضح طيب ننتقل للقاعدة الثالثة بعد حروف المباني وحروف المعاني حروف المباني باختصار حروف المباني هي الحروف ألف باء تاء جيم حاء هذه حاء هذه حاء هذه حروف هذه حروف تتكون منها الكلمات كلمة محمد مكونة من ميم حاء ميم دال ما هي حروف المباني ما هي الحروف التي بنت الكلمة ميم حاء ميم دال حروف المعاني طيب إذا تينا الكلمة محمد وفرقناها ميم ح. أخذنا حرف الحاء أو حرف الميم الواحد هل يفيد معنى لا يفيد حروف المعاني هي حروف هي حروف لها معنى تفيد معنى لو وضعتها في الجملة تغير المعنى لو شلتها من الجملة تغير المعنى وهي غالبا ما تكون حروف حروف الجر حروف الجر طبعا الجر فعلها الإعرابي لكن لها فعل معنوي آخر هي في النظم الإعرابي تجر الكلمة لكن في المعاني لها معاني متعددة كثيرا سنأخذ فقط اختصارا وإلا أن الكلام في حروف المعاني وحروف المعاني المباني كاد يكون ربما نصف فهمك القرآن يعتمد عليها لكن سنأخذ هذه الأربعة مثلة هذه الأربعة معاني حرف في لو أتينا لمعانيه سنجد أن في تأتي للظرفية ظرف جنات تجري من تحتها الأنهار أو لا عفوا فيها عين جارية فيها فيها ظرف واضح؟ سنة أنها تأتي للتعليل في تأتي التعليل. الله يقول والذين جاهدوا فينا هل هذه معنى فينا يعني داخلنا؟ هل هذا مثل المعنى اللي قبلها؟ ترى الحرف واحد فيها وفينا الحرف واحد فيه لكن انظر كيف اختلف المعنى الأولى جعلناها ظرفية الثانية وإيش نخليها؟ والذين جاهدوا فينا ماذا تفيد؟ ما لا خلك من عملها الأعرابي معناها؟ لنا فعلنا لنا بمعنى أنها تعليلية جاهدوا لأجلنا جاهدوا لأجلنا والذين جاهدوا فينا ففي هنا في لم تصبح ضرفية صارت تعليلية أيضاً من معاني في الاستعلاء ما معنى الاستعلاء؟ أصلاً حرف الاستعلاء الأصل هو على استعلاء يعني يعتلي على شيء فانت تقول لماذا يقول ركبت على الخيل أي استعليت عليه وتمكنت منه واضح؟ هذا الاستعلاء في تستخدم أحياناً الاستعلاء يقول الله سبحانه وتعالى إذ الأغلال في أعناقهم في هل هي ظرفية؟ يعني هل هي في داخل أعناقهم؟ لا هي على أعناقهم لكن طب لماذا لم يقول الله إذ الأغلال على أعناقهم هذه سنتيها بعد قليل لو فهمت يا شاء الله لا أبالغ لو فهمت كيف تتحكم هذه الحروف بقدرة الله سبحانه وتعالى وببلغة هذا القرآن كيف تغير هذه المعاني أو كيف تغير هذه الحروف معاني القرآن فعلا ستفهمون مع قوله سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته والله لا أبالغ شباب. هذه حروف المعاني لما يعني توضع في ح في جملة أو يعني تتأخذ من جملة يتغير فيها المعنى بشكل كبير أحياناً أنت في في نظرك القرآن تقول هذا الحرف ما له علاقة بالجملة هذا الحرف ما له علاقة بالجملة سنتي في مثال على هذا تقول المفروض إنه الحرف على يأتي مكان فيه أو حرف من يأتي مكان فيه ليش حط في تحس إن الجملة كذا مين مضبوطة جملة بين قوسين فيها كالجة لكن لو تتذبر فعلا ستجد أن بلاغة القرآن اقتضتها وسنتعي لأمثل هذه الأخرى قد قد إما أن تأتي مع فعل ماضي أو تأتي مع فعل مضارع إذا أتى القد مع فعل ماضي فهي تفيد التحقيق يعني لمن يقال مثلا اسمعوا الجملة التالية قال الله أو هذه جملة من عندي ليست قرآنية. سمع الله قول فلان. جملة واضحة. إذا أتيت بكلمة قد قبل سمع في لغة العرب تفيد التحقيق. تحقيق لمعنى السماع قد سمع الله. في في عرفنا نحن غالبا كلمة قد تفيد إيش؟ ماضي. مو ماضي تفيد الاحتمال. ترفض. تفيد التصريف. مضح. صح. مضح. تفيد الاحتمال تفيد التصريف ها. بالضبط هو مثال على هذا قد سمع الله قول التي في زوجها فلم يقول الله سمع الله بل قد سمع الله فيها تحقيق وفي سورة العيران قال الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وحن وغنيه ففيها تحقيق للسماء إذا آتت قد مع الفعل المضارع فهي إما أن تأتي للتقليل أو التكثير إما أن تأتي للتقليل أو للتكثير، وفي القرآن ثمانية مواضع ثمانية مواضع فقط أتت فيها قد مع فعل مضارع، والله أعلم والله أعلم حسب ما بحثت أن كل الثمانية مواضع هذه أتت فيها للتكثير بمعنى أنه لا يوجد في القرآن قد مع فعل مضارع هي للتقليل في لغة العرب موجود لكن في القرآن كلها كلها للتكثير مثالها. قال في سورة النور: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه. قد يعلم فيها تكثير بمعنى أن علمه علمه بما أنتم عليه كثير وعلم كبير. فتفيد كلمة قد على الفعل المضارع معنى أوسع وأشمل وأبلغ من كلمة يعلم أنتم عليه بدون قد. واضح؟ أيضا الله سبحانه وتعالى يقول عن موسى واذا قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني أيش؟ وقد تعلمونه وقد تعلمونه أي علمكم بهذا ليس علما عاديا بل هو علم كثير وعلم متحقق وعلم مؤكد واضح طب انتهينا من في وقد الثالثة اللي هي الباء نعم. قد ما تجي يعني احتمال هي في لغة العربي يستخدمون أحيانا الاحتمال لكن لكنها غالبا غالبا ما تكون بالمعني ذكرت ذلك قد يفعل كذا أو قد فعل كذا طبعا إذا جاءت مع الماضي هذه غالبا تحقيق لكن إذا جاءت مع المضارع في بعض المواضع تفيد تفيد الاحتمال لكن كل ما جاء في القران يفيد التكثير طيب الباء باقي عندنا الباء ومن الباء تأتي بمعنى الإلصاق تأتي معنى الإلصاق وهو الغالب مثاله الذين يؤمنون بالغيب يعني هم في إيمانهم بالغيب كأنهم كأن إيمانهم التصق بالغيب ففيها معاني مقارنة يعني إيمانهم بالغيب هم والغيب كأنهم ملتصقون الباء هذه لما فادت معنى الإلصاق وهو أصل لها يعني لا يكاد توجد باء حتى كان لها معاني أخرى لا يكاد توجد باء إلا بمعانيها الإلصى من معانيها أيضا المصاحبة بمعانيها معانيها أيضا المصاحبة الله سبحانه وتعالى يقول في أكثر من سورة يقول أم لهم شركاء فليأتوا ما معنى بشركائهم أي مع مصاحبون يصحبون هذه الباء تفيد معنى المصاحبة مصطحبين فأنت إذا فهمت أن الباء معنيها المصاحبة سهل عليك كثيرا أن تفهم الباء حسب موضعها في القرآن تأتي الباء للسبابية ما أنت بنعمة ربك بمجنون تأتي الباء للاستعانة اقرأ باسم ربك أي مستعينا باسم ربك تأتي الباء بالقسم وهذه معروفة وقسموا بالله بعدما ذكرنا موضوع الباء ستجد أن إذا عرفت معاني هذه الحروف كيف تؤثر هذه المعاني في الكلمات يعني قديما كنت عندما تقرأ مثل فليأتوا بشركائهم فهمك لها فهم ظاهري لكن لما فهمتها باعتبار أن الباء تفيد المصاحبة وتفيد المعية أي تعالوا مصطحبين شركاءكم ولو تأملت في سياق الآية تمت في سياق الآية ستجد أن الآية تقتضي أنهم يأتون سويا فلا يوجد مثل ما ذكرت لكم لا يوجد حرف في القرآن وضع في غير محله أخيرا في موضوع الحروف من من تأتي من, من تأتي غالبا الابتداء الغاية ذهبت من البيت إلى المدرسة من ابتداء الغاية ابتداء غاية ابتداء طريقي من, من البيت مثالها في القرآن هم. أعطونا مثالا هم. يحفظونه من الله يحفظونه لا هذه يضربونها مثال على السببية يعني فضنه بأمر الله وعلى بعض المعاني ربما قد قتات معنى منه ها من من ابتداء الغاية في القرآن من الذين هادوا لا هذه ليست سببية هذه تبعيضية سبحان الله صلّى الله عليه وسلم من المسجد الحرام من المسجد الأقصى هذه من ابتداء غاية تأتي من التبعيض مثل ما ذكر يوسف وأيضا لها مثال ومن الليل فاسجد له أي في بعض الليل فاسجد له ومن الليل في جزء من الليل واضح من تبعيضية كذلك من بيانية من بيانية أي تبين ما خفي قبلها فلما نتكلم ما في نور يا شباب شغلوا لنبا الله سبحانه وتعالى يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوساس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فهذه من جات بيانية تبين إيش؟ ليوسوس الموسوس أحسنت الموسوسين لا, لا مو الموسوس بهم الموسوسين الجنة توسوس الناس يوسوسون كذلك في وهذا بنص القرآن في آية يوحي بعضهم إلى بعض من زخرف القول غرورة في لنعم فمن هنا بينت من هم الذين يوسوسون فهذه من بياني تأتي توكيدية وقلنا ما أنزل الله من شيء لو لو شلنا شيء أو لو شلنا كلمة من من هذه الآية وقالوا في سورة الملك قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء شيل كلمة من شيء هذه واضحة يعني لو شلت من وحطيتها المعنى الأصل فيه واضح لكن من إذا وضعت إذا وضعت وكانت بهذا الشكل تشعر أنها زائدة هذا معناها توكيدية هم يقولون ما أنزل الله من شيء أدنى شيء ما أنزل الله مرة ينكرون تماما لكن لو قالوا ما أنزل الله شيء قد قد نقول قد نقول وهذه قد للاحتمال قد نقول أن يعني إذا أنزل الله شيء بسيط ما يشمل كلام لكنهم يقولون ما أنزل الله من شيء تمام. فهذه من توكيدي أيضاً من تاتي سببية الله يقول في سورة نوح مما خطئاتهم وأيضاً على مثال مروان الملائكة الملائكة يحفظونهم من أمر الله، أي يحفظونه بسبب أمر الله لهم أن يحفظوه. شوف الله سبحانه وتعالى في في, في الآية الأولى، ولا أصلي بينكم في جذر النخل. هذه سنجعلها آية نريد أنتم تجيبون عليها. الآن دعونا نتأمل في قصة موسى عندما قاموا بالسحر موسى ألقى عصاه وهم ألقوا عصاهم ثم آمنوا قال لهم فرعون هذا لمكر مكرتم في المدينة تروجوا من أهلها إلى آخر الآيات ما كانت عقوبتهم قال ولا ولأصلبنكم في جذوع النخل لو لو أردنا نتكلم عن قصة ليست في القرآن لا نقول الأليق لكن الأقرب إلى أفهم الناس قل لو صلي بناكم على جذوع النخل النخل يصلب عليه ولا يصلب فيه صح صح ولا لا لماذا قال الله فيه أحسنت إذا عرفنا أن من معاني في الاستعلاء ففي هنا فيها معني. ترى هذا زبدة الكلام موضوع المعاني ليس ليس مثل ما ندرس في المدارس إنه يعني هذه الكلمة معناها كذا وكذا ونأتي بأمثل القرآن مثل ذكرنا قليل فقط لا شفت طبيقاتها لذيذة لذيذة جدا تجعلك تنظر للقرآن نظرة مختلفة لما فهمنا أن من معاني في الاستعلاء ومن معاني في أصل الظرفية ففي هنا في هذه الآية أخذت معنية في وعلى فكأن فرعون قال لهم ولأصلبنكم على جذوع النخل صلبا شديدا حتى يظن الظان ما ينظر لكم أنكم قد دخلكم داخل النخل فأنتم في تفيد الظرفية في الداخل فهو صلبهم صلبا شديدا وحفر لهم حفر في النخل حتى يظن الذي يرى أنهم قد دخلوا داخل النخل فلذلك لم يقل الله لا على لأن فرعون حقيقة لم يصلبهم على فقط هو صلبهم على وفي واضح ظهرت إلى بلاغة القرآن وكيف يستخدم الحرف في مكانه الصحيح نأتي بكلمة أخرى الله يقول في سورة الطور في سورة الطور يقول سبحانه وتعالى أم لهم سلم يستمعون لا لا أصبر لا مبهدي لا هذا ذكرناه ونحن نشرعه وغشيته يعني ما ينفع طيب لما نأتي لموضوع التضمين سنتكلم عن مثل الكثير في هذا حروف المباني وحروف المعاني إذا تكلمنا الآن وفهمنا ما, ما الذي نقصده بأن حروف المباني لا معنى لها وحروف المعاني تفيد معنا وكيف أن حروف المعاني إذا دخلت في الآية وأدركنا ما معناها في الآية فتحت لنا آفاق في الفهم عجيبة نأتي الآن لموضوع التضمين موضوع تضميم من من ألذ من ألذ مباحث القرآن الكريم اللغوية هو موضوع التضمين. أحياناً نأتي لآية وسأ وسأتكلم عنها لا. الله يقول في سورة الإنسان في سورة الإنسان لمن أخذ يصف نعيمه للجنة قال إيش؟ قال من الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عيناً. عينا لا عينا إيش يشربوا بها هل هناك أحد يشرب بالعين العين الماء ينبع منها كيف يشرب بالعين ما يشرب بالعين يشرب من العين صح صح ولا لا ليش الله قال يشربوا بها عباد الله هي في النظر الأول تشعر أن الكلم الجملة ليست سليمة. لكن مع يقيننا التام بأن هذه الكلمة لها معنى تفيده وهو التضمين التضمين إشراب لفظ معنى لفظ أخر بمعنى أن تأتي كلمة تعدى بحرف جر غير حرف الجر المعتاد اللي تعدى به فإذا عديت كلمة بحرف جر غير معتاد هنا تأكد أن الجملة هذه فيها كان الله ذكى فيها كلمتين مثل المثال ذكرنا قبل قليل يشرب وفيها معنى ثاني المعنى الثاني هذا هو الذي يعد بالباء فلبلاغة القراءة لم تذكر الكلمتين ذكر كلمة وعدى بحرف الجر تبع الكلمة الثانية فافاد معنيه واضح عندنا كلمة تعد بشيء ما بدخل في موضوع لازم متعد لأن رجل جلس على الكرسي جلس كلمة جلس عديت بأيش بعلى لأنه لا يمكن أن تقول جلس الكرسي مستحيل لابد أن تعديها بشيء مثلا تقول أن جيتك, أن جيتك من العذاب هذه جملة عديت بمن لكن إذا قلت لك أن على العذاب الجملة في ظاهرها ليست مستقيمة لكن إذا رأيت جملة مثل إذا رأيت جملة مثل هذه فعلم أنه فيها مرين أنه مع كلمة الإنجاب فيه معنى ثاني كيف نعرف المعنى الثاني من خلال حرف الجر اللي بعده؟ ما هو حرف الجر المناسب للكلمة هو المناسب لحرف التعدية حتى نثبته في الكلمة الأولى بالمثال يتضهي الكلام الله يقول عينا يشرب بها عباد الله الله يقول عينا يشرب بها عباد الله إذا قلنا أن الشرب لا يكون, يكون من الشيء لو كان الله قال كأساً يشرب بها عباد الله هذه سليمة لكن العين لا يشرب بها يشربوا منها استفيدوا منها من لو أردنا أن نأتي بكلمة يعني نجعل الجملة هذه تفيد شرب وتفيد معنى ثاني ما أليق كلمة من خلال الباء؟ عينا يشرب عباد الله لو جبنا يستفيد عينا يشرب ويستفيد بها برضو نفس الكلام هل, هل الاستفادة تعدى بمن ولا بالباء لا تعدى بالباء يستفيد بها يستفيد منها ها. نقول عينا يقوله سر عينا يشرب ويرتوي بها فمن شدة النعيم ومن عظم النعيم له الجنم لا يشرب فقط يشرب ويرتوي بها طب لماذا لم يقل الله يرتوي؟ العرب من عادتهم أنهم يحبون مثل هذه اللذائذ في العبارات فلما نزل القرآن يخاطب عربا أتى لهم بمثل هذا يشربوا بها فلما كان كلمة يشرب لا تعدى بالباء اللي في بها لابد في كلمة ثانية نجعلها مع يشرب هي التي تعدى بالباء فنقول عينا يشرب ويرتوي بها عباد الله واضح؟ ناتل المثال الثاني يحبون الالتذاد بامثال هذه العبارات يحبون التكني يحبون البحث وراء العبارات وهذا سناتي في مبحث المقصد الجمالي في القرآن الثاني الله يقول عن عن نوح ونوح اذا نادى من قبله فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم ونصرناه ونصرناه من القوم أليس النصر يكون على القوم في المعركة تقول انتصر المسلمون على الكفار انتصر كذا على كذا ما تقول انتصر كذا من كذا أحسنت دخل فيه وضمنا معنى الإنجاء فنصر ونصرناهم ونجيناهم من القوم فدخلت كلمتين يعني العبارة الواحدة أفادت معنيين فقط من خلال حرف واحد وهذا من بلاغة القرآن كتاب وأحكمت آياته. المثال الثالث قال الله يعني يتكلم عن الذين يخالفون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره. المخالفة غالبا تعد بنفسها. تعد بنفسها لا تعد بغيرها تقول بدر خالف. القواعد بدر خالفة كذا مباشرة وما تقول خالفة عنه ولا خالفة مما تعدى هي كلمة تتعدى بنفسها ما تحتاج إلى حرف جر يذهب بها إلى المفعول به واضح؟ فلماذا عديت هنا؟ فليحذر الذين يعني في السياق العربي الأصلي فليحذر الذين يخالفون أمره ليه جاءت عنه؟ خالفون عن أمري في ناس ما خالفوا بس احتمال خالفهم يعبدونه يدعون غيره ايتي بكلمه تناسب العبارة وتتعدى بعن ام يخالفون وينحرفون آه. غير. هل هل الدعاء يعدى بعن لا ما يعدى بعن الكلمه اللي تجيبها لازم تعدى بالحرف الموجود حتى نخرج من الإشكال هذا يعرضون يعرضون وينحرفون بنفس المعنى فليحذر الذين يخالفون ويعرضون وينحرفون عن أمره واضح مثال مثال آخر هذا آخر ما بحثه نصليه بعدها إن شاء الله في القصة المعروفة قصة داود والملكان اللذان أتياه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه سؤال سأل فعل سأل غالبا غالبا يعدى بعن سأل عن كذا أو سأل في كذا يعني سأل في المسألة الفلانية لكن يعد بإله أنا سألتك إلى كذا ما يعد بإله صح ما الفعل المناسب لكي نضمنه هذه الجملة لكي تصبح الجملة بليرة جدا أو شيء ما معنى سأل السؤال وشي؟ الطلب خلاص. إيتي بكلمة تناسب السياق ويصرح أن تعدى هم. تأملوا في الآية من... من عادي إضافة قريب جدا أحسنت إضافة قريبة جدا من المعنى سؤال أيوك إني سمعتها وشي؟ الضم والجمع أحسنت الضم والجمع ومثل ما قال سامة قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك يعني بطالبي نعجتك أن يضمها إلى نعاجه فمن خلال فعل إلى أو من خلال حرف إلى ضمن السؤال لم نجعله سؤال فقط سؤال وفيه ضم يعني هو يريد ويطلب منك أن يضم نعجتك إلى نعاجه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك طالبا ضمها وجمعها إلى نعاجه واضح؟ آخر مثال وموضوع التغمين ممتع جدا قال الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق كلمة أو جملة اتباع الهوى غالباً يقولك أنا أقولك لا تتبع الهوى في الأمر الفلاني، صح؟ طيب لماذا عدي يتبع عن؟ طبعاً عما كلمة عما هي من عن وما، فهنا عدي يتبع عن. لا تتبع أهوائهم عن كذا. وتعريض عن مجاكم الحق. ها؟ أحسنت، أحسنت. لا تتبع أهوائهم فيصرفونك ومن ثم تعريض عن ما جاك من الحق. بأبسط عبارة والعرب يحبون الإجاز بأبسط عبارة جمعنا أكثر قدر من المعاني من خلال حرف واحد وبأبسط إيضا وهذا من بلاغة القراء معنى الكلام إيش أنه قال ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق أي فإنك إن اتبعت أهواءهم صرفوك عما جاءك من الحق وهذا مما يستدل به على موضوع أن الطريق طريقان إما طريق الهدى وطريق الظلال إن لا وجد طريق في المنتصف إن اتبعت أهواءهم فقد انصرفت عما جاءك من هذا هذه من الآيات اللي تلعى على هذا المحل آخر مثال وأتركه لكم قال الله سبحانه وتعالى هو موجود عندكم قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيام الجمع غالبا سأجمعكم في يوم القيامة أو سأجمعكم عند يوم القيامة أو سأجمعكم يوم القيامة بدون تعديل قال لا يجمع, لا يجمع عنكم إلى يوم القيامة لم يجمعكم البعث. البعث أبعثكم إلى يوم القيامة ماذا��待 الوقت يع brow البعث يعد إلى وقت يوم یوم القيامة يعني يشل العبارة اللي نحطها مكان الجمع أو مع الجمع ويحسر أحسنت, أحسنت. ليجمعنكم ولا يحشرنكم مسوقين إلى يوم القيام أي يسوقكم إلى ويحشركم إلى الحشر يعده بإله فهو يجمعكم ليس جمعا عاديا جمعا فيه حشر والحشر كما هو معناه مثل ما تعرفون في آخر الساعة أنه يحشر الناس من نار تخرج من أرض اليمن تطرد الناس إلى محشره فهم يحشرون حشرا فلذلك استخدم إله لأنه ليس جمعا عاديا لأنه أي جمع هذا اللي نحن فيه اسمه جمع لكنه ليس الجمع المطابق لما هو في الآية هذا جمع عادي لكن هذا الجمع هو جمع فيه سوق وفيه حشر واضح؟ طيب بهذا نكون هنا الكلام على ثلاث قواعد وبإذن الله سبحانه بعد الصلاة نكمل نكمل التضمين تبع اللي قبلها السبت. نعم ما هي قاعدة مستقلة حين تعبان ومان يكاتي فوق قاعدة وكذا بتقلي. طبعا هذه شباب اليوم يسجل ترى لأول مرة ألقي دورة وأكتب في البول بوينت وحركات يعني. لازم أن يتسجلون يوم تاريخي هذا حين لو نصبر وضاء أصبر ورسال لا لا هذا مخربان السلك حلا الآيات؟ ايه خلاص <تصفيق> یا <تصفيق> اه <تصفيق> انا <تصفيق>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 لا ما ولا ولا ولا ولا من حنفه وطلعوا وطلعوا من النبي وطلعوا وطلعوا وطلعوا وطلعوا وطلعوا وطلعوا وطلعوا وطلعوا وطلعوا وطلعوا وطلعوا وطلعوا وطلعوا أنت الله قمنا والله أقلقني يا لا لا لا <تزم> لا, لا. <صتح> نكمل ما بدانا بكلنا <تكلم> قلنا في أم القواعد قلنا يجب أن تحاول أن تحاول فهم القرآن بنفسك قبل أن ترجع لا أي مصدر قلنا أن القاعدة الأولى هل فسر النبي عليه الصلاة والسلام القرآن كله وكيف فسره قلنا أنه نعم فسره وفق ما يحتاج إليه الصحابة وكان تفسيره على طريقتين لفظية وهي قليل بيان معنى لفظي وهي قليل بيان معاني من خلال تطبيقاته العملية وهو أغلب القرآن وقلنا أن القاعدة الثانية لا ترادف في القرآن بمعنى أنه لا توجد كلمة في القرآن واحدة تقوم مقام كلمة أخرى وذكرنا لها تطبيقات وامثلة القاعدة الثالثة تكلمنا عن حروف المعاني وحروف المباني وكيف أن حروف الجر تؤثر استعمالاتها في الجملة والحقنا به موضوع التضمين لعلاقته المباشرة بها وقلنا أن التضمين هو أن تعطي لفظا معنى آخر من خلال تغيير حرف التعدية أنت تعطي لفظا معنى آخر من خلال تغيير حرف التعليق وباختصار يقولون هو الشراب لفظ معنى لفظ آخر الشراب آخر القاعدة الرابعة وهي قاعدة سريعة وإن شاء الله أنها سهلة تقول راعي الدلالات الأربع راعي الدلالات الأربع ما هي الدلالات الأربع؟ دلالات الأربع هي دلالة الجملة الاسمية والفعلية ودلالة التقديم والتأخير ودلالة السياق من سباق ولحاق ودلالة مضوع السورة نتكلم في الأولى دلالة الجملة الإسمية والفعلية يقول أهل البلاغة أن قلت مثلا كلمة أكل محمد أكل محمد هذه جملة فعلية, فعلية. أريد أن أوصل ذات المعنى من خلال جملة اسمية. فأقول محمد أكل يقول أهل البلاغة أن الجملة الإسمية دائما ما تدل على الثبات والدوام والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث هذا غير مكتوب أكتبوه دلالة الجملة الإسمية تفيد الدوام والثبوت أو الثبات لعدم تعلقها بالزمن لأنه لا تتعلق بالزمن فلما تقول محمد أكل لا يعني من خلال الفهم الأولي للعبارة لا يوجد زمن متعلق بها وإذا أخذنا الأمثلة يتضع أكثر لكن إذا استخدم جملة فعلية وقلنا أنها تفيد التجدد والحدوث يتعلق بزمن سواء كان ماضي أو مضارع أو أمر دائما ما تستخدم الجملة الفعلية دائما أو غالبا ما تستخدم في مسألة الترهيب في مسألة الترهيب في القرآن لأن الجملة الفعلية وقعها في النفس أقوى يقولون أقوى جرسا وأدعى لتصور المضمون من الجملة الإسمية أخذ على هذا أمثلة على تطبيق موضوع عن الجملة الإسمية تفيد الثبات والدوام يقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين هذه جملة اسمية. لو وردت تطبيق هذه القاعدة عليها فمعنى كلام الله هنا الحمد لله رب العالمين هو أن الحمد أو أن الحمد لله حمد دائم ثابت لا يتغير بتغير الأوقات ولا الأزمان ولا الأماكن ولا غيرها ليش قلنا هذا الكلام؟ لأن الجملة هذه جملة اسمية ولدينا القاعدة تقول أن الجملة الإسمية تدل على الثبات والدوام لا تتعلق بزمن دائما أبداً أيضا الله الصمد هي جملة اسمية تدول على أن الله صمد أبدا تدول على أن الله صمد أبدا على خلاف في معنى الصمد نأخذ مثال على الجملة الفعلية الله سبحانه وتعالى يقول أو نأخذ, نأخذ ثالثة الإسمية ثم ننتقل إلى الفعلية الله سبحانه وتعالى يقول في سورة براءة في أولها براءة من الله ورسوله الذين عهدتم من المشركين. لو أتيت بعبارة فعلية تفيد ذات المعنى، سأقول إيش؟ قد برئ الله، يبرأ الله. أي نوع من نوع الجمل فعل؟ لكن إذا إذا تمسكنا بقاعدتنا، فدلالة البراءة دائما التي لن تنتهي هي باستخدام كلمة براء لأنها جملة اسمية. يعني نعم, نعم بالضبط في كل الأزمان وفي كل الأوقات وفي كل الأماكن براءة من الله براءة دائمة أبدا لا يقطعها شيء إلى الذين عاهدتم من المشركين لكن لو قلنا قد بري الله فدلالتها على الدوام أقل هي الجملة الفعلية كما ذكرنا تتعلق بزمن فعل معلق بزمن لذلك يقسمون الفعل إلى ماضي ومضارع، لكن الاسم ما ما يقسمونه باعتبار الزمن يقسمونه باعتبارات أخرى. نأتي على مثال عبّم الفعلية الله يقول عما يتسألون عما يتسألون هذه جملة فعلية عن أي شيء يتسألون يتسألون جم جملة فعلية بتطبيق قاعدتنا على أن يتسألون جملة فعلية. لم يقل الله عن أي شيء هذا التساؤل أو ما هذا التساؤل لدلالة على أن التساؤل هم يعيشون فيه عيشهم هذا في التساؤل عيش نتجدد يتجدد ويحدث كلما أتى إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بآية جديدة بإقناع آخر بطريقة جديدة حتى يؤمنوا بالبعث يتساءلوا عن النبأ العظيم الذي هو البعث واضح؟ فإذا فيها تجدد وحدوث تجدد وحدوث كلما أتى إليهم النبي جدد القول كلما أتى إليهم النبي جددوا القول هذا معنى السؤال لكن تأمل يعني حتى يعني تكون هذه القاعدة واضحة جدا شوف بعدها الآية التي تليها مباشرة عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي اسم موصول يعني هذه جملة اسمية إذا ذك... قلنا أن الجملة الاسمية دلالتها دلالة دائمة فهم مختلفون فيه أبدا اختلافهم في البعث اختلاف أبدي يعني هم دائما دائما ما يختلفون فيما بينهم هم المشركون ويختلفون في أنفسهم يعني دائما ما يكذبون يختلفون يقولون ما هذا ما هذا لكن التساؤل التساؤل الحقيقي دائما ما يكون أمام النبي لمن يأتي لهم بقول تسألون عنده واضح الفرق فعندنا فعلين تساؤل واختلاف التساؤل أمام النبي كلما أتى إليه النبي تسألوا أمامه عن النبه عليه العظيم الاختلاف دائما هم يختلفون أثاه النبي أم لم من أين أخذنا هذه المعاني؟ من دلالة الجمل الإسمية والفعلية الإسمية فيها دوام وثبوت والفعلية فيها تجدد وحدوث واضح؟ طيب الدلالة الثانية النوع الثاني من الدلالة, الدلالة التقديم والتأخير هي دلالة واضحة أنه قد يأتي سياقات في القرآن فيها تقديم شيء على شيء آخر هذا التقديم يفيد معاني يفيد أحيانا الأهمية الله مثلا يقول في سورة التوبة قل إن كان آباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وازواجكم وعشيرتكم لو تتأمل في كل لفظ من هذه الألفاظ بالترتيب ستجد أن الأول هو أهم شيء عند المشركين ثم الثانية قل ثم الثالث قل ثم الرابع قل ثم الخامس قل يعني الترتيب هذا لم يتاعتبا. ترتيب باعتبار الأهمية عندهم هم لذلك الله خاطبهم بهذا قل إن كان آباؤكم وأبناءكم وعند العرب وعند العرب اعتزازهم بالآباء أكثر من اعتزازهم بالأبناء ومعتزون بآبائهم أكثر فلو أن إنسانا منهم يعني, يعني جاء أحد وأخطى في حق ابنه وربما لو قتله لا يكون غضبه يغضب لا شك لكن لا يكون غضبه مثل غضب إذا تقص من, من نسبه ولا انتقصت من حسبه ولا من أبيه لا يجد دائما ما تجد الفخر في قصائد العرب إيش نحن الذين نحن الذين كل كلام على فلذلك يقول إن كان آباءكم ثم جاءت أبناءكم إخوانكم أزواجكم عشيرتكم إلى آخر الكلام دلالة أيضا دلالة التقديم والتأخير تفيد الاختصاص والحصر هذا مثال الله يقول في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين لماذا قدمت كلمة إياك؟ مع في السياق العام أو في الأصل أن تقول اللهم إني أعبدك هي الكلمة أقل يعني جبت الضمير جعلته متصل ما ما أخرجته وجعلته مفصل يعني نعبدك مثل إياه كنعبد في المعنى نعبدك أي أنت أي الله يا الله نعبدك وإياه كنعبد أي أنت يا الله نعبدك لكن وإيش الفرق الفرق أن تقديم المعمول اللي هو الضمير اللي هو المعبد يفيد الاختصاص يعني إياه كنعبد أي نعبدك أنت ولا نعبد أحد غيرك لكن نعبدك ممكن نعبدك نعبد لذلك قدم المعمول اللي هو المعبود هنا لذلالة الحصر, لذلالة الحصر. واضح؟ واضح؟ الثالثة في ذلالة تقريم والتخير بيان السبب أن الله يقدم شيء على شيء لأن الأول هو سبب للثاني مثالها الواضح جدا في سورة النور الله يقول قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم يحفظوا فروجهم لماذا قدم غض البصر؟ لأن غض البصر هو يعني إذا أردت أنت أن تحفظ فرجك لا يمكن إلا أن تعمل بالسبب هو غض البصر واضح؟ فهذا يعني مقدم عليه في الفعل وفي الترك إنسان إذا راد أن يعمل أو أو إنسان نفترض الإنسان أن وصل إلى موضوع أنه أضاع فرجه وعامل بالحرام هذا لا يمكن أن يكون وصل لهذه المرحلة إلا أن يكون قد قد أطلق بصره قبل. هذا بالنسبة للفاعل وللتالك لا يمكن أن تترك حفظ الفرج اللي انتركته غض البصل النوع الثالث من دلالة التقليم والتأخير دلالة السياق والسباق واللحاق أو دلالة السياق من سباق ولحاق السياق واضح معروف كلمة السياق هي سياق الآيات السباق هو القبل واللحاق هو البعد ما الذي يفيدنا هذا؟ أحيانا نختلف العلماء في معاني آيات من خلال فهمك أنت لسياق الآية يعني توقن أن المعنى هو الذي قاله هذا العالي وليس هذا لأن السياق فيه واضح يعني مثل لو أنا تكلمت بعبارة وأنا غاضب أنتم ترونني غاضب العبارة هذه تحتمل عند يعني في لغة العرب تحتمل أنها عبارة لطيفة تحتمل أن العبارة لطيفة وتحتمل أنها عبارة فيها غضب من حضر المجلس يعرف أن ما أردت إلا العبارة التي تفيدنا عن الغضب ليش؟ لأن السياق العامل إذا نحن فيه سياق غضب واضح؟ نفس المثال هذا طبقه على الآية مثاله الله سبحانه وتعالى يقول وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم هذه المعية بعض المبتدعة من الجهمية وغيرهم في القديم كانوا يقولون أن الله موجود بذاته في كل مكان بذاته هو بنفسه موجود هنا موجود هنا موجود هنا وفي كل مكان في العالم ما دليلكم قالوا الله يقول وهو معكم أين مكن رد عليهم بعض قالوا لا هذه الآية ليس المقصود بها المعية الذاتية بالمعية بالعلم ليش هذه في سورة إيش الله معكم كنتم المجادل أحسن في سورة المجادلة سورة المجادلة من أولها لأخيرها كلها تتكلم عن علم الله وإحاطته بكل شيء أنت لما فهمت السياق في الآيات قطعت بالمعنى أسأل الله سبحانه وتعالى في أول هذه الآية يقول أم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولخم كله علم علم علم وبداية السواق قد سمع الله قول كلها علم كلها إحاطة فقطعنا أن المعية هنا معية معية علم تفضل. وهم معه إذا بيتونا ما لا يرضى من القول. وهم إذا بيتونا بالضبط نفس المعنى. فإذا بيتونا ما لا يرضى من القول. سياق القصة كلها. سياق القصة كلها لو رجعنا لها سنجد أن كل سياق القصة يتكلم عن موضوع لماذا لماذا يعني نقطع بهذا الله يقول يستخفونه من الناس ويستخفونه من الله. فيها موضوع علم في علم وإحاطة واطلاع من الله. المثال الثاني الله يقول في سورة التكوير. فلا أقسم بالخنس الجوال الكنس من هم الخنس على قولين للعلماء. طبعا هو المعنى العام أنه الشيء الذي يخنس أي يرجع يعود يختبئ إذا رأىك يرجع يظهر ثم يعود لا يبقى على حالة واحد. قال بعضهم أن هذه هي البقر الوحشي وحمر البر عندما يراها الإنسان تخنس منه وتذهب وتهر طلاق أقسم بها قال فارسون خلنا نسير لكم بعض العلماء قال ده قالوا بل هي النجوم لأن النجوم تذهب تأتي وتذهب لا ترى دائما لماذا نحن نرجح المعنى الثاني ليش نن نرجح المعنى الثاني من سياق الصورة بالضبط الصورة من أولها إلى آخرها تتكلم عن أشياء كونية إذا السماء إذا السماء كويت من بعد قال في عفواً قال واذا السماء كوش واذا الجحيم سعيرات كلها أشياء كونية فبالتالي لما فهمنا السياق قطعنا إنه هذا المعنى هو المراد ففهم دلائل السياق ترى يعني تمنعك عن عن عن الأفهام الخاطئة بشكل كبير لأن الآية تحتمل لكن لما فهمت السياق قطعة بالمعنى بالمعنى الثاني في مثل أخرى لكن لا نطلع فيها الله يقول في سورة الصفا خذ مثال الله يقول في سورة الصف عن عم موسى وقد تعلمون لما تؤذونني أذيته كانت في ماذا؟ تكذيب ربما الآية عامة ممكن نقول تكذيب ممكن نقول أنه في قصة المعروف لما رأوه لما كان بنو سري يغتسلون عرابة كان موسى يغتسل وحده فقالوا ما ما يغتسل وحده إلا أنه مريض به مرض أنواع الإذاء كذبوه شو أنهم كذبوه أنهم رموه بأنه مريض أنوع التكذيب لكن نحن نقطع بأن الإذاء هنا هو كونهم في هو هو معنى ما ذكر سورة المائدة ويقال قال موسى قومي قوم, قوم ذكرنيت الله عليكم وجعلتكم أمياء وجعلكم ملوكا لمن أمره من يدخل وجاهد ومع في رضى المقدس قالوا ذهب أنت وربك فقاتل أن هنا نقايده ليش قطعنا بهذا طبعا المقصود بالإذاء مقصود بالإذاء أنهم امتنعوا عن الجهاد معه. قالوا إذا بنت ربك فقاتل. ليش قطعنا بهذا؟ سياق لا. أحسن. بالضبط. السورة الصف سياقها كله في الجهاد. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله يا الذين آمنوا تقولون ما لا تفعلون سبب النزول أنهم كانوا يقولون لو أن الله مرنا بالقتال لقاتلنا فأنزل الله إلى إلهم تقول ما تفعلون كل السياق في الجهاد فقطعنا أن الإذا هنا الجهات شفت كيف السياق يفهمك على الآيات آخر دلاله دلالة موضوع السورة أن إذا فهمت غالب سورة القرآن غالب سورة القرآن طبعا هذا رأي كثير من الإعلام منهم بنتيمية أنها لها معاني لها موضوع عام حول السورة مثلا سورة المجادة كما ذكرنا موضوعها علم الله وإحاطته أنت إذا فهمت كل آية وأنت مستحضر لموضوع السورة الكلي ترى يختلف فهمك عن أنك تفهمها كآية مستقلة عن سياقها العام وموضوعها العام وموضوع السياق يبين يبين ما نتكلم عن في موضوع السورة إذا كان السياق وهو يعني نحن نتكلم عن آية سياقها غالبا يكون الآيتين والثلاث اللي قبل والثلاثة اللي بعد يعني يقول سبع آيات إذا كان سبع آيات في سياق تبين لك معنى فما بانك بسورة كاملة الأمر واضح جدا في موضوع السورة لكن أنت ما هو دورك دورك أنك لما تقرأ السورة تحاول أن تستنبط ما هو الموضوع أعطيكم أمثلة سورة التوبة موضوعها إيش؟ كشف المنافقين. كشف المنافقين فإن لما تفهمها في هذا السياق تتضح لك أمور كثير في سورة التوى الأمثال غنائم فيه إيش في معركة بدر غالب الأنثال يتكلم عن مع معركة بدر فإذا فهمتها في هذا المعنى أنها الأنثال غنائم معركة بدر يتضح لك أمور كثيرة من تقرأ السورة مثلا سورة طاها طبعا هذا نقلته من شيخ الإسلام يقول سورة طاها موضوعها في يدور غالبا في الكتب المنزّلة من الله على أنبيائه. سورة مريم يقول أنها في رحمة الله لدرجة أن أكثر سورة في القرآن تكرر فيها مصطلح الرحمة بمشتقاته سورة مريم. هذا كلام الشيخ علي سلام. العنكبوت واضح <تضع> <تضع> <تضع> <تضع> الثبات والبلاء والفتنه هذا هذا موضوع السورة. سورة صاد وهذا من من أعجب طبعا هذا صاد أخذتها من ابن القيم ونعجب موقعته عليه صراحة سورة الصاد ما هي موضوعها؟ إعجاز الله؟ لا قسمة من الخصوم. ها آخر كلمة إيش؟ أتخاصمين بالضبط سورة سورة الصاد في الخصومات كلها في الخصومات من أولها إلى آخرها بشداء بخصوصة قريش حول القرآن إن هذا الاختلاط ثم قصة داود لما نتو يختصمون ثم نهايتها بالملء إلى يختصمون كلها في في المخاصمات تقريبا هذه هذه غالبا الأمثلة موجودة وطبعا قلنا ما فائدة العلم بموضوع السورة أولا يبين لك يبي لك المعاني في ضوء المعنى العام إذا فهمت موضوع السورة عاما يتبين لك تتبيل لك معاني الآيات أيضا فيه معنى داخلي في قلبك أنك لما تقرأ القرآن تقرأه وتعلم أن الله عندما قال أحكينت آياته ثم فصله من دون حكيم خبير أن الله لم يقل هذا عبثا الإنسان أنت لما تقرأ أي كتاب وتشعر أن الكتاب مفكك المؤلف كل صفحة في موضوع كل صفحة في جهة تقول وش ذا الكتاب تستنقص الكتاب لكن إذا جاء أحد وشرح لك وقال لك شوف هذا علاقة الصفحة ذي بالصفحة ذي كذا وفعلا الكتاب اللي أنت كنت تظنه مفكك وجد أن كله يعني له علاقة واحد لكن أنت عليك أن تجد العلاقات بينه ومن ثم تعلم أن الله سبحانه وتعالى منزل يعني هذا القرآن عبث وكونه لكل صورة موضوع هو هو الأليق بالبلاغة وهذا طبعا ليس في كل سور القرآن في كثير من سور القرآن لها موضوع بل في بعض في بعض السور يعني لم يقل العلماء أن كل السور لها موضوع في الفترة الأخيرة في كتاب الشيخ إبراهيم الدويش الخليط الذهني لسورة البقرة أثبت أن المعنى العام أو موضوع سورة البقرة طبعا سورة البقرة أطول سورة في القرآن 286 آية يقول معناها العبادة أو موضوعها العبادة يعني تقسيمات الآية السورة تكلمت عن أقسام الناس في العبادة ثم مصير الناس ومن انا أنا أظن أن تقسيم مثل سورة البقرة صعب و... وفيه تكلف يعني موضوع العبادة موضوع فضفض أستطيع أن أقول موضوع العبادة يشمل كل القرآن يعني لكن بشكل عام أغلب سورة القرآن لها موضوع أنت إذا فهمت الموضوع وتبرت في الآيات ستدرك القاعدة الخامسة العمر بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بتوقع هذه أكثر قاعدة يمكن قد سمعتوها هذه ووإن كان كثير من الناس يستخدمها خطأً. قبل أن ندخل في هذه هذه هذه القاعدة لها علاقة في معل في سبب النزول ما فائدة معرفة سبب النزول؟ وش الفائدة؟ فائدة الصراخ من الآيات، الآيات، الأحكام من الآيات. أحسنتم. الآيات نوعين. عندنا نوع من الآيات، عندنا نوع من الآيات لها سبب كلها يعني الآيات التي لها سبب نزول نوعي نوع من الآيات تفهمها ولو لم تعرف سبب النزول وفي نوع من الآيات يصعب جدا أن تفهمها إلا لم تعرف سبب النزول مثال هذا سورة الممتحن الله يقول آي الذين من تخذوا عدوه وعدوكم أولياء القنيلين إليه هذه أنت لو ما تعرف سبب النزول وتقراها وتحاول تفهمها واضحة. نزل كلام عن الموالاة وعدم موالاة الكافرين واضحة. ما هل هل لها سبب نزول؟ أم لا سبب نزول أم لا؟ قصَّة حاطب قصَّة حاطب بن أبي بلتعة في فتح مكة. لكن هل فهمي للآية كان لابد منها نعرف سبب النزول حتى أفهمها هنا لا. لكن في نوع الآيات لا يمكن أن تفهمها بل إن بعض التابعين فهم منها فهم خاطئا ثم ذهب وسأل عائشة فأفهمته وقالت له بل نزلت كذا وكذا أذكر قبل في الحلقة قبل كم سنة ما تمادل من اللي كان يسمع عندي وكان يسمع سورة البقرة ويقرأ وكانت آية النصف المرة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه الطوفة بهم فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه. هذه إيش تفيد؟ عبارة لا جناح عليه. هل تفيد الوجوب؟ هل تفيد الوجوب؟ لا. لكن الحقيقة إنه إيش؟ إنه واجب. لو فهمنا الآية على ظاهرها بدون معرفة سبب نزولها سيكون فهمنا لها أن سنقول أن الطواف الطواف بين الصف والمرا ليس واجب لأن الله قال لا قلة جناح وكلمة لا جناح معناه مثل كلمة لا حرج افعلوا لكن ليس فيها وجه لكن ما سبب النزول ذهب عروة ابن الزبير إلى خالته عائشة رضي الله عنها قال الله يا أم فقال لها يا أم المؤمنين إن الله يقول كذا وكذا والأمر أن الطواف واجب فما هذه الآية قالت ليست كذلك سبب نزولها أن كانت على روايات كثيرة لكن مجمن الكلام أنه كان المشركين أو الأنصار أحدهم كانوا إذا ذهبوا إلى مكة لاعتمار قبل الإسلام يضعون في الصفا والمروى على كل جبل صنم على كل جبل صنم ويطوفون حولهما حول الأصنام هذه التي في المسعى فلما جاء الإسلام عرفوا أن عبادة الأصنام لا تجوز كأنه تحرجوا من أن يطوفوا حول هذه الأصنام في المكان الذي كان يطفون عنده حول الأصنام قال الله قال لا جناح علي الطوفة بهم شيء يعني لما شالوا الأصنام هم قال لا جناح عليكم طوفوا بها هل هذه القصة ألم تفهمنا معنى الآية كان واضح لكن لما قرأناها بدون معرفة سبب النزول كان عندنا إشكال لما عرفنا سبب النزول أنهم كانوا يتحرجون من أن يطوفون بها وهي كانت في يوم من الأيام فيها أصنام يطوفون للأصنام وليس لله قال الله لهم لا جناح علي طوف بهم واضح طيب آه. أعطوني آية لها سبب نزول مما تعرفون سبب نزول يعني صار كذا فانزل الله كذا ها طيب جميلة غيرها إن شانئك ولا أبتر طيب ممتاز خلينا في إن شانئك ولا هذه نزلت في من؟ قيل أنها نزل في الويد بن المغيرة أنه يعني كان يقول إن سلم أنت لا يأتيك ذرية لو قلنا أن هذه الآية نزلت في الويد بن المغيرة هل هذه الآية كلمة إن شانئك هو الأبتر تخص الويد بن المغيرة أم كل شانئ؟ كل هذا هو المقصود بالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بمعنى أنه إذا كانت حادثة نزلت لأجلها آيات ليس معنى أن هذه الآية فقط خاصة بالحادثة هذه لا تخرج عنها وإلا كان القرآن كتاب تاريخ سيرة وانتهينة لا يوجد فيها أعمال وأحكام تتجدد لكن هذه الآيات نزلت بسبب الحادثة هذه لكن هي مستمرة إلى يوم القيامة بالضبط مثاله الله يقول في في سورة الليل وسيجنبه الأتقى الذي يتهما له يتزكى شبه إجماع بين المفسرين أن هذه الآية نزلت في في أبي بكر الأتقى هو أبو بكر لو جعلنا أن الآية خاصة بابي بكر لقلنا هذه كأنها يعني ثناء على أبي بكر وانتهينا وخلصت ما عاد منها فائدة الآية إلا أن نتلو نتلوها ونأخذ أجر بس لكن إذا قلنا أن العبرة بعمل الحذف لا بخصوص السبب فسنقول أنه أي إنسان يأتي ماله يتزكى فهو يدخل فيه سيتجنب هلاطقة واضح طيب هذه القاعدة الخامسة انتهينا منها وجبنا على السؤال الثاني قاعدة السادسة دلالات الحذف ااا لو توزعوني شيخ حس الشباب خلاص سقطت خارت قواهم و توزعون عليهم شوي يحركون لأن الجلوس يموت اللي قدامك والساعة لا <تصفيق> ها <تصفيق> ها <آه> طيب خان العصير يدور يا عمانسي خان العصير يدور يلا يلا بدان ها ها ها طيب <تصفيق> طيب نكمل يا شباب. انتهينا الآن من من خمسة من خمس قواعد تكلمنا على القاعدة السادسة وهي دلالات الحذف في القرآن الكريم هناك آيات كثيرة. حبة هنا حوالي ساعة وساعة. هناك آيات كثيرة فيها حذف هذا هذا الحذف له دلالات موضوع دلالات الحذف انقسم عندنا إلى ثلاث أقسى اولا حذف المتعلق وإفادته للعموم المناسب هذا أسهل شيء في الحذف ألا ترون أن الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية بل في آيات كثر يقول مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أعلكم تتقون تتقون إيش؟ ما في شيء لعلكم تعقلون تعقلون إيش ما في شيء لعلكم تتفكرون تتفكرون إيش؟ ليس هناك شيء مقيد يعني لعلكم تتفكرون في السماوات في الأرض في خلقكم ما لعلكم تعقيلون آيات الله لعلكم تعقلون سنن الله في خلقه لعلكم تعقلون هذا اسمه حذف المتعلق أي أن الله سبحانه وتعالى لا يقيد الآيات بشيء بل يجعلها عامة هذا العموم يفيد أنك تجعل الآية تشمل كل المعاني التي تحتملها فمثلا الله يقول يا الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتبوا على الذين قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون الله لعلكم تتقون مفسدات الصيام لعلكم تتقون في قابل الأيام لعلكم تتقون سخط الله وعذابه لعلكم تتقون أي شيء يحتمله المعنى يدخل فيه وهذا يتضح أكثر في المثال الثاني الله يقول ألهكم التكاثر حتى زرتم المقابر ما في له خشخشة ألهكم التكاثر حتى زرتم المقابر طيب إذا أتى إنسان وقال لك الهان, الهان يعني نحن الهان التكاثر في إيش في ماذا تكاثر في إيش لا يوجد لا يوجد في الآية تقييد فالتكاثر يشمل في الأموال في الأولاد في أي شيء في أي شيء تحتمله الآية مثل ما قال الله آه، كمثل، آه، اعلموا أنما حياة الدنيا لعبوا لنهزينة وصفاخ وتكاثر بالأموال والأولاد فأي شيء يقبل أن يدخل في الآية تكاثر في العلم الإنسان يكاثر الآخرين بعلمه لا يريد به وجه الله التطاول على الآخرين نوع من التكاثر فأي أي شيء يقبل أن يدخل في موضوع التكاثر تات فيها الآية. لو أن الله قال ألهاكم التكاثر في الأموال حتى زرتم المقابر. لا جعل التكاثر فقط في الأموال. لكن حذف المتعلق أو حذف القيد يدل على على العموم. النوع الثاني حذف المقتضيات واللزومات العقلية. هذا ركزوا معي فيه شوي. تخيلوا أنا معي عصا لو معي عصا أخلها بنتخيلوا خليها فضربت فضربت العصا فضربت بالعصا مكان معين ما النتيجة التي تحصل من ضرب العصا شوفوا في قصة موسى الله يقول أو حين إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فنبجست أن يضرب بعصاك الحجر فنبجست أملوا أو تخيلوا القصة السير العقلي للقصة أن الله أمر موسى أن يضرب الحجر، صح؟ في الآية وإيش اللي صار بعد أن أمره الله؟ انبجست طيب هل موسى ضرب؟ لم تذكر في الآية أن موسى ضرب. فاللزوم العقلي يقتضي أن هناك حذف يقدر فضرب موسى فانبج فان ض فضرب موسى الحجر فانبجست منه. هذه الأمور اللي يعني بعد أن تكتشفها تشوفها سهلا ترى تمرن ذهنك كثيرا على اكتشاف من الآيات كثير من الآيات خلفها لوازم تدرك مع الممارسة نعطيكم مثال الله يقول في سورة المرسلات وإذا الرسل أقتت على معنى أن الرسل هنا الملائكة جيد وأن التأقيد هنا أن التأكيد هنا معناه أنه حدّد لها وقت تقوم بعمليها. ساك الله خير. نحن بنخاشخ الشهيد. هذي يا شباب. إذا ذكرنا أن الرسل هنا الملائكة. والتقيت معناه يعني إذا الرسل حدد, حدد لها وقت يوم القيامة تقوم بأعمالها سورة المرسلات تتكلم عن, عن القيامة والمرسلات عرفها في العصر والعصر وكله الكلام عن الملائكة معي يا شباب طيب هؤلاء الملائكة حدد لهم وقت يقومون بأعماله يوم القيامة هذا التقيت باللزوم العقلي لا يمكن أن الملائكة تقوم بعمل ما يوم القيامة إلا أن تكون قد كلفت به فالتكليف لم يذكر في الآية لكن فهمناه من السياق من اللزوم العقلي وإذا الرسل أقتت أي حدد لها وقت تقوم فيه بالعمل بعد أن كلفت به الله يقول في سورة الشرح فإذا فرغت فنصب غالب الناس يفهم هذه الآية إيش؟ يفهمها كذا على ظاهرها يعني إذا انتهيت من عمل فتدخل في عمل آخر هذا المعنى العام لكن تأمل كلمة النصب الله يقول هناك حذف في هذه الآية يقول فإذا فرغت يا محمد من هذا العمل الذي تعمله الآية تقول فانصب هل الإنسان يسعى للنصب بنفسه؟ لا يعني لا يوجد إنسان يقول أنا الآن سأذهب لأنصب طيب ليش الله يأمر بالنصب؟ ايتوا بها عارفين له الحكمة بس ما هو المقتضى العقلي؟ إنه سيطلب سيطلب أحسن معنى هذه الآية إذا فرعت يا محمد من العمل اللي تعمله فاذهب وعمل عمل آخر حتى تنصب. المعنى الثاني من وفهمناه من نزوم العقلي لأن الإنسان لا يمكن أن ينصب بنفسه لا ينصب إلا بعمل واضح؟ مثال آخر وأنا حريص أن هذه القاعدة تفهم جيدا هذه منذ هذه القاعدة تفهم جيدا حتى تدرب ذهنك على الغوص في الآية حتى تفهم ما الذي خبأه الله في هذه الآية خذ مثلا هذا المثل الله يقول إن لنبي محمد إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا الشاهد هو الذي يشهد على أمته إن أرسلناك أي تشهد على أمته اللزوم العقلي يقتضي وعدل الله يقتضي أنه لا يمكن أن يكون محمد شاهدا على قومه حتى يكون قد بلغهم مرسالة ربه لأنه لن يشهد على شيء إلا إذا فعل سببه صح؟ فبالظف فهذه الآية فيها يا محمد إن أرسلناك مبلغا لقومك ثم شاهدا ومبشرا له واضح اللزوم العقلي كيف تهنى؟ طيب الآن سأعطيكم مثال إيتوا أنتم به لن أتكلم قال يقول الله يقول الله عن المنافقين في سورة الأحزاب أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور عينهم فإذا جاء الخوف ما هو المعنى الذي نستطيع من هذه الآية أن نأخذه من خلال اللزوم العقلي؟ ها بال بالضبط ليش الله عبر عنها بالخوف أو من أنت من كيف فهمت هذا المعنى من الآية؟ الخوف من, من الموت أن أغلب الخشية في المعركة يكون فيه مخاطر. طيب. طيب هذا اللي تقوله ما هو بالنسبة إلى الخوف؟ يعني أشد أنواع المطرقة. يعني الخوف الخوف مثل اللي ذكرناها النصب نتيجة. صح. نتيجة. بالضبط النصب نتيجة أنت تعمل عليه حتى تصلها يعني السبب عمل العمل هو السبب وتصل إلى النصب نفس الكلام هنا الخوف إيش نتيجة له له أسباب بالضبط فلما يأتي أحد يفسر يقول فإذا جاء, الخوف فإذا جاء أسباب الخوف من قتال وغيره ليش؟ لأن الخوف بنفسه ما يأتي الخوف نتيجة هذا تفكر العقلي لزوم العقلي من تفكر في هذه الآية يفتح ذنك على أشياء كثيرة طب آخر مثل في موضوع الـ الـ الاقتضاء العقلي وزوم العقلي يقول الله من كان يريد العزة فلله العزة جميع هذه الجملة لو نأخذها على ظاهرها ونطبق عليها قواعد اللغة العربية جملة غير مفيدة صح؟ تأملوا فيها لأن <تصفيق> العزة لله ما لا تتكر هذا المعنى، أنت هذا المعنى انتخذه من مقتضيات عقلية الآية ما تتبهيه، صح ولا لا؟ الآية من كان يريد العزة فلله عزته جميعاً. طيب بعدين؟ بعدين ما في ما في شيء في الآية، زي كأنك تقول عما يتسألون ما في شيء بعده. من كان يريد العزة فلله عزته جميعاً. هناك مقترع عقلي يقول من كان يريد العزة فلله عزته جميعاً. فإذا من كان يريد فليطلبها من الله. هذا المقتضى العقلي من أين جبناه؟ من خلال تفكرنا في الآية الآية ماتت به الآية في ظاهرها من كان يريد العزة في الله العزة جميع طيب أنا إيش أستفيه لما تكون العزة لله جميعا؟ بالضبط الطلب ماته في الآية نحن أتينا به من خلال اللزوم العقلي ومقتضى العقلي واضح؟ تمرين الذهن على مثل هذه الأشياء وإن كانت في ظاهرها بسيطة لكن مثل ما قلت عينك على على الغوص في عمق الآيات وتفهم منها أمور لم يفهمها غيرك النوع الثالث الحذف للإيجاز وهذا مليء, مليء جدا جدا جدا جدا في القرآن ابن هشام النحوي صاحب أوضح المسالك وصاحب مغني اللبيب ذكر في مسألة الحذف للإيجاز ما لا يقل عن ثلاثين نوع سأقتصر على ثلاثة أو أربعة أمثلة بس للإضاءة أن هناك أنواع من المحاذيف تحذف للإجاز وفهمها يعني يظهر لكن الله حذفها لأجل حب العرب للاختصار مثاله الله يقول حرمت عليكم الميتة ما الذي حرم علينا في الميتة أكلها هل ذكر الأكل لا هذا إجاز يعني حرم عليكم أكل الميتة هل حرم علينا أن نلمس الميتة هل حرم علينا أننا ندعس الميتة لا حرم أكل الميتة لا هذه بيلها سلام ما ما ينفع تدخل كذا هذه لأن ليه ثلاثة شهور ما شفتك وآه لأن اخبارتون خیلی خیر شكلي خبصت الهرجه صح اي ما لا اللي ما حذف المضاف إليه الله يقول الف لام م غلبة الروم في أدنى الأرض هم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد من قبل أيش ومن بعد أيش؟ من قبل هزيمة هم من بعد بالضبط من قبل الغلب ومن بعد الغلب من قبل الغلب ومن بعد الغلب فحذف للإجاز وفي حذف الصفة الله يقول في سورة الكهف عن الخضر قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة هل كان هو يأخذ كل السفينة لا هو كان يأخذ السفينة الصالحة فلذلك أفسدها الخضر فمعنى الآية يأخذ كل سفينة غير أو يأخذ كل سفينة صالحة يأخذ كل سفينة صالحة فالصفة حذفت فالصفة حذفت أبوء طيب عندنا أيضا نوع اسمه حذف الخبر حذف الخبر الله يقول في سورة الرعد مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها ظلها إيش ؟ ظلها إيش؟ وش يعني ما صفة ما صفة الظل في الآية إيش؟ معطوف إيش يعني معنى إيش؟ أكلوها دائما وظلها الدوام يعني أكلوها دائما وظلها دائما لكن حذف حذف الخبر ظلها دائما مبتدا وخبر حذف لأنه معطوف وفاد نفس المال ومن أهم أنواع من أهم أنواع الحذف له حذف جملة جواب الشرط حذف جملة جواب الشرط مثلا الله يقول في سورة الأنعام وإن كان كبر عليك يعراضه فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض وسلما في السماء فتأتيهم بآية أنا لما في خطابات الناس لما يستخدم الشرط يقول إن أردت كذا إيش ففعل هذه الآية ما فيها ففعل يعني فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض وسلما في السماء فتأتيهم بآية خلاص ولو شاء الله جمعه ما لا علاقة ونجاوي الشر نهذف تقديره ففعل فإن استطعت ففعل واضح؟ آخر, آخر مثال أو قبل الأخير أحيانا تحذف أكثر من جملة في في آية واحدة الله يقول في سورة البقرة الله يقول في سورة البقرة في نهاية قصة البقرة فقلنا فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموت الله قال لهم اضربوه ببعضها طيب وش صار الله لم يذكر ماذا صار على طول قال يعني كانه نهاية القصة كان الله أخفاها وذكر ما بعد القصة قال كذلك يحل له الموت طب ويش صار هل ضربوها ما ضربوها هل قام ما قام لم يذكر الله علم. مثل القصة فنبجست فهنا يقولون حذف أي قلنا لهم يضربوه ببعضها فضربوه فصار حيا بعد ما صار حيا قلنا كذلك يحل له الموت واضح اسمه حذف أكثر من جملة حذف أكثر من جملة يعني الله قال لهم اضربوه ثم سكت أنهى القصة خلاص. ايش نهاية القصة انه ضربوه فصار حيا فقام وصار حيا وتكلم ثم قال الله كليكو حلاهم واضح اخر مثال اللي هو حذف جواب لولا وجواب لو هذه كثيرة في القرآن مثال الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب نحكي هذه لو دائما لها جواب يعني لولا كذا لكان كذا لو صار كذا لكان كذا في القرآن أحيانا تأتي لو ولولا ما لها جواب في الذهن لها جواب الجواب محذوف ويعلم من من الآية إذا قرأت الآية فهمت تعلم الآية مثلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف الرحيم في سياق إيش هذا في سورة إيش أول شيء سورة إيش هم يا أيها الذين لم تتبعوا خطوات الشيطان ينتابوا خطوات الشيطان في النور في سورة النور السياق كله في الكلام على موضوع حدثت الافك فكأن الله يقول ولا فض الله عليكم ورحمة هو هو سبحانه وتعالى بعد قل لا مسكم فيما فضم فيها عذاب عظيم فهذا اللي ذكره فيما بعد أخفى في الأول يعني كأن الله يقول ولا فض الله عليكم ورحمة لعذبكم على ما قلتموه لكن الله أنهى الآية وحذف للإجاز وبينه في آيات أخرى واضح زبتة الكلام نهي الكلام على الحذف أننا قلنا الحذف ثلاثة أنواع حذف متعلق عليكم تتقول عليكم تعقلوني يفيد العموم حذف المقتضيات واللزومات العقلية عندما تتأمل فيها تجد أنه يقتضي العقل أن الجملة هذه تذكر لكن الله حدفها أنت إفهمها والله حدفها للإيجاز والثالث الحذف للإيجاز وذكرنا بمثلة كثيرة القاعدة السابعة وهي قاعدة ممتعة إن شاء الله التي هي التناسب بين الآيات وختام الآيات التناسب بين الآيات وختام الآيات أذكر مرة كنت في الحرم المدني عام ثلاثين أو تسع وعشرين كان واحد بجانبي يقرأ في سورة المائلة فجاء في ختام الآيات قال يقول جاء سألني قال ما أنا معرفه طبعا قال يعني ظاهر أنه يعني أحسن الظهن قال الله خير قال يا يخي لو سمحت في آية ليش الله قال في آخر المائدة في كلام عيسى لربه قال ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم كل اللي يقرأ الآية كذا ظاهرا يقتضي يقول فإنك أنت الغفور الرحيم مفروض أنه يسترحم الله إن تعذبهم فإنك عبادك كنت تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم لماذا قال عزيز الحكيم مثل هذا الرجل كان عنده موضوع التناسب بين الآيات وختامها ظاهر لهذا استشكل لأنه لا توجد لا يوجد ختام الآية إلا وهو متعلق بما قبله تعلق قوي قوي جدا وإن لم تفهم هذا فتهم فهمك لأنه يعني إذا كان في في كلام العرب يستهجن أن الإنسان يختم كلامه بشيء له علاقة له بما فوقه فما لك في كلام الله نأخذ على هذا أمثلة نأتي إن شاء الله بيجي طيب الله يقول في سورة في أكثر من سورة نأخذ مثال سورة العرف قال الله وإما ينزغنك من الشيطان نزق فاسعد بالله إنه سميع علي لماذا جاءت إنه سميع علي؟ سعب سعب سعب كيف؟ يسمع استجابتك ويعلم جميل ها كابآخر الله سمع الشيطان لما ينزق وعلم جميل من جهة كما يقول بدر من جهة كما يقول كما يقول خليل لو خذنا الآية نقول إنه سميع عليم يعني إنه سميع أن يسمع استعاذتك لكن الاستعادة أول شيء ما مع الاستعادة <تصفيق> هي الالتجاء <تصفيق> إلى الله صح الاتجاء <تصفيق> إلى الله إذا استعذت أنت بالله قلت عودوا بالله فأنت تلجئ إلى الله يقول الله لك فإذا استعذت فاستعذ بالله إنه سميع أن يسمع استعادتك لكن لا تكفي الاستعادة اللسانية في أن الله يحميك مما استعذته منه بل لا بد أن يكون في قلبك صدق الالتجاه فهو سميع لاستعادتك عليم بما في قلبك هل صادق في الالتجاه أم لا؟ واضح؟ وبهذا تعلم أن الختام لم يكن عبثا ختام واضح لا يوجد أحسن منه مثال ثاني الله يقول وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا سقطت كلمه شيء وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط تاملوا ما علاقة الختام باول الايه الله الله محيط بما يؤذوكم به على يقولون هذا فيه فيه أن إن الله إن تصبروا وتتقوا إن تصبروا وتتقوا فإن الله محيط بكيدهم ومقتضى الإحاطة أن الله ينصركم عليه في معنى يعني محيط الظاهر إن الله بما يعملون محيط أي محيط بك بكل ما يعملون ومنه كيدهم ومقتضى أن الله قادر وأن الله يعلم كيدهم أن الله ينصركم شفت كيف لما تأملنا في ختام الآية وصلنا إلى معنى جديد ليس المعنى فقط أن الله محيط فقط يعني الإحاطة فقط كده تقولنا الله يعني محيط إن الله محيط بما يعملون فقط لا بل هو محيط وفيه إشارة إلى النصر يعني أن الله محيط وسينصر ليش؟ لأنه إذا كان الله محيط وفي نفس الوقت الله قادر فلا يعجزه شيء وسينصركم لأنكم صبرتم وانتقيتم. واضح؟ نأخذ كذلك مثال وإذ غدوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم ثمنوا في الختام له علاقة بالقتال والمعركة أحسنت عليم بنية المقاتل بنية المقاتل وكذلك والسميع أحسنت. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما إذا إذا عندما يغزو كما ورد في قصة بدر أنه كان يدعو حتى يسقط رداءه ويقول له أبو بكر حنانيك يا رسول الله فالله سميع بدعائكم أن ينصركم وعليم بحالكم وعليم بحالكم من جهة نياتكم يعلم نياتكم هل أنتم نياتكم صادقة لا ومقتضى هذا أنكم إذا كنتم يعني إذا دعوتم الله كانت نياتكم صحيحة والله سميع عليم إذن سينصركم الله يعني ختام الآية مناسب جدا للحال فهم الآن في حال قتال الله سميع لدعائكم لأن المؤمنين إذا أتوا يجاهدوا يدعون الله ولذلك الله يقول أي شيئا الذين وإذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله ومن جملة الذكر الدعاء إن الله سميع بدعائكم سميع لدعائكم عليم بنياتكم واضح نقطة الرابعة فسوَّهُنَّ سبع سماواتٍ وهو بِكُلِّ شَيْءٍ عليه المعنى الظاهر أن ماذا السعيد إن الآية يقول أن الله خلق السماوات والأرض وأن الله أحاط علمه بكل شيء طيب إذا إذا ربطت بين الختام من ختام الآية ووَالَهَا يَتضحَّ لَكَ معنى جديد أحسنت إذا كان السياق يتحدث عن موضوع خلق السماوات فالله عليم بكل شيء منه عليم بكل السماوات التي خلقها وما فيها من عوالم داخلية وخارجية فهذا معنى جديد استفدتهم من وين؟ من ربط أول الآية بآخرة آخر مثال في هذا في هذه القاعدة الله في سورة الشعراء ألم يسأل أحد منكم نفسه مرة لما نقر سورة الشعراء لماذا يكرر الله بعد كل حادثة بعد كل قصة يقول وإن ربك له العزيز الرحيم ليش؟ علم أننا من بقون من العزيز الرحيم أمم أعمل عقولك مفضة. آمين الله عز ل ورحيم بهم في يعني المآل ما مثلًا يعني قاعد نذاكر العجاب وماذا دية مشجك لهم عزهم رحبهم قريب جدا في الرحمة واضحة لكن في العزة، أن عز المؤمنين أضل الكافرين، جدا مما تقولون لكن كثير من الفسرين كانوا يقولون إن ربك العزيز الرحيم إن ربك من عزته يعني ما العلاقة بين العزة هنا والرحمة؟ أما كل القصص السابقة فيها اثنين من الناس قوم أهلكهم الله وَمَنْ جَاهَمُ الله كافرون ومؤمنون الكافرون قد قهرهم الله بعزته والمؤمنون قد رحمهم الله برحمته فالله هو العزيز الذي أهلك الكافرين وهو الرحيم الذي أنجى المؤمنين واضح؟ إذا استحضرت هذا المعنى أن تقرأ سورة الشعراء يعني ستفتح لك معاني كثيرة أن تقرأ الآيات أن لم, ت... لم يأتي ختام هذه القصص كلها عبثاً وأن ربك له العزيز الرحيم نعم جدا تشبهها بشكل كبير لكن سياق أوسع سياق أوسع طيب القاعدة الثامنة طيب المخطط أن ننتهي الساعة الثمانية وإن شاء الله نحاول أن ننهي الساعة الثمانية نص ساعة باقي إن شاء الله القاعدة الثامنة القيود القرآنية هل هي مرادة أم لا هذه القاعدة تناقشنا حولها أنا وسامى في الحرم إذا كان يذكر <تصفيق> طيب خذوا هذه الأمثلة سورة النور سورة النور الله يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا قبل هذا نأخ نأخذ قاعدة نقول أن الإنسان إذا تكلم بكلاب ثم استثنى من في الأصل أن المستثنى هذا ما يقع عليه الخطاب يعني إذا قلت مثلا و إذا اشتراطوا شرطا قلتوا اذهب إلى السيارة إن أردت معنى الكلام إيش إذا لم تريد أن تذهب ما بتروح صح لا. هذا هذا الأصل في الكلام إذا إذا أخذنا هذه القاعدة في الكلام وطبقناها على آيات اللي عندنا الآن يصبح عندنا إشكال كبير جدا الله يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادن تحصنا طب إذا ما أرادهم ما نتحصنوا يجوزن نكرهم بناء على الكلام القنا قبل قليل إذن يجوز اللي بعدها الله يقول له من يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به شوف قيد لا برهان له به طب إذا جاء واحد وقال أنا عندي إله آخر وعندي برهان عليه نقول خلاص تطلع من تطلع من هذه الآية يعني دلالة هذه الآية أن من يدعو إله آخر له برهان به فيليدعوه لكن اللي ما عنده برهان لا يدعو ولا اللي بعده يقول لا تقتلوا أولادكم خشية إنلاق قيدها بخشية إملاء. طيب إذا, ق... إذا قتلت آه... يعني معنى هذا الكلام إنه يجوز أن تقتل ابنك. بغير هذا السبب. اعتباطا كذا قتل لك. لا تقتله خشية إملاء. لا. شيء ثاني أقصه. المثال الأخير. وإن كنتم على سفينة ولم تجدوا من فنهانم مقبوضة. معنى هذا الكلام أنه لا لا يكون الرهان ما معنى الرهان الرهان معنى أن يشتري منك سلعة وليس عندي سعره ويعطيك عليها رهن ويعطيك ساعة ويعطيك جوال وقولك مقابل إني آتيك بالمال فيما بعد هذا الرهان الشروط أن, أن تكون على سفر وأن تجدوا كاتبا يعني إذا كنت مقيم ما سفرت الرهان ما يجوز وإذا كنت مقيم وفي كاتب الرهان ما يجوز بناء على القواعد هذه قبل قليل قلناها على القاعدة الأولى هذه فهذه الآيات فيها كيف نخرج من هذه الإشكالات؟ تأملوا تأملوا في الأولى تأملوا الآن في الأولى إن أرادنا تحصنا أم؟ هذا بعد المحاولة أنت تجاوزت أمل قواعد. ولا جت قتة حتى في حال خشيتنا برضو. وما الله نعم نعم يا شباب لا يا وما هناك الله واحد يقول يقول أهل التفسير يقول أهل التفسير وترى هذه هناك أمثلة كثير في القرآن لكن اكتفيت بهذه الأربعة عشان الوقت يقول الشيخ السعدي الشيخ السعدي له كتاب مميز جدا اسمه القواعد الحساب في تفسير القرآن كله قواعد يقول إذا أتت مثل هذه الألفاظ القيود التي فيها التي ما هو القيد إن أردنا تحصنا لا برهان له به خشة إملاق إن كنتم على سفر ومتشرك كاتب هذه كلها قيود هذه القيود في حقيقتها لا تخر على ظاهرها ماذا يعمل بها؟ هنا الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين للناس أن هذه الحالة التي أنتم عليها هي أشنع حالة أقصى حالة يعني لا تكروا فتياتكم على البغاء في حال أنهم أرادوا التحصن ليس معنى أنه إذا لم يريدوا التحصن يجوز لكم يعني هذا أشنع شيء أشنع شيء أيها الناس أنكم تكرهوا فتياتكم الفتيات يعني بمعنى الإيماء بمعنى الإماء لا تكرهوا فتياتكم في حال يعني أشنع شيء أن تكرهوهم وهم لا يريدون لكن إذا كانوا هم يريدون ونحن كرهناهم أصلاً هنا لا يمكن أن يكون إكره أصلاً أنهم يريدون الإكره هو فعل إنسان شيء لا يريدهم فهنا عندنا مخرجين المخرج الأول أنه إذا كانوا هم إذا كانوا هم يري... لا يريدون التحصن ما عندهم مشكال في فعل الفاحشة أصلا لا, ي... لا يمكن يسمى إكرار وشيء ثاني أن الله هنا يضرب أقصى درجات الحال يعطيك أقصى درجة في الحال أشنع شيء الله يعاقبك عليه لكن ليس معناه أن ما دونه لا يدخل في حكم الله واضح ولا غير واضح ممكن نحول أن إذا إذا أردنا نفس المعنى يصير نفس المعنى لكن أنا أقصد أن هذا القيد لا تأخذه على ظاهره لكن إذا خدت القيد على ظاهره ستجعله شرطا وإذا جعلته شرطا فمعناها أنه إذا تخلف الشرط اختلف الحكم المعروف أنه إذا كان هناك شرط الشرط يوجد الحكم أنا أقول أدخل الغرفة إذا سلمت عليه من برا، إذا لم تسلم تخلف الشرط ما تدخل لكن هذه لا لا يمكن أن نعتبرها كذا ولا يعني يعني أصول من أصول الدين ستسقط. نحن هنا لا نبحث عن مخارج لكن هنا في هذه الحالة نحن نبحث عن بلاغة القرآن. بلاغة القرآن أراد أن يعطيك أقصى حالة أقصى حالة شنيعة. سواء كانت شنيعة سوءا أو أكمل حالة حسنا في أمثلة أخرى. مثلا ومن يدعو مع الله له آخر لا برهان له به. يعني أشنع شيء أشنع شيء أن تدعو مع الله لهن آخر وما عندك برهان هو الحقيقة إنه لا يوجد لأي إنسان برهان حتى إذا عبد غيره لا يوجد مطلقًا برهان أصله لكن أشنع شيء إنك تعبد وما عندك برهان واضح؟ المثال الثالث ولا تقتلو أولادكم خشية إملاق كونكم تقتلونهم خشية إملاق هذا أشنع من كل قتل ليش؟ لأنه جمعت أمرين قتل الأولاد والاعتراض على قدر الله واضح؟ فيعطيكم يعطيكم أقصى حالة الثالثة إن كنتم على سفر وإن تجدوا كاتب من فرهان ومقبوضة أقصى حالة يحتاج فيها الإنسان إلى الرهان هو إذا كان على سفر وقديما كان السفر ما فيه أموال وما في كتبة أنت في سفر غالبا ما عندك أحد فهذه الحالة هي أقصى حالة تحتاج فيها للرهان لكن هل معنى هذا أنه ما دون هذه الحالات لا يجوز الآية ما تكلمت عنها الآية تكلمت عن الحالات القصوى واضح أشعر أنكم دختوا لا وزبدة الكلام أن نقول أن القيد في هذه الآيات قيد غير مراد ليس على ظاهره بل هو الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا أقصى حالة في كل آية من هذه الآية أقصى حالة يترتب عليها الحكم أقصى حالة يترتب عليها الحكم, يترتب عليها الحكم طب نتجاوز هذه القاعدة إلى القاعدة التاسعة ونأخذ عليه مثالين فقط القاعدة التاسعة لزوم فهم الآية وفق نظمها أحيانا أنت لما تقرأ آية تشعر من الآية ترتيبها غير الترتيب الواقعي فيبدأ المفسر ومن أراد أن يفهم القرآن يقول لا المفروض أن هذه كانت هنا وهذه مفروض كانت هنا وهذه مفروض كانت هنا أنت لا. لابد أن تفهم الآية وفق نظمها حتى يطبح الأمر في قول سبحانه وتعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا عفواً فلا تعجبك إنما يريد الله ليعذبهم بها إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا لو أتينا إلى إلى سياق الآية الله يعذبهم بها وين سياق الآية إنه في الحياة الدنيا صح بعض المفسرين المفسر قال قال هذه الآية فيها تقديم وتأخير الآية أصلاً فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله يعذبهم بها شفت يعني كيف أخرج الآية من سياقها هنا نقول أنت مخطئ الآية لاود لا أن تفهم وفق نظمها ولذلك طبعا هذا القالوي كثير مفسرين لكن ابن القيم عرضهم يقول هم يعني فهموا أن العذاب فقط هو عذاب الآخر عذاب النار لا لأن من يتامل في أحوال الناس الذين يعني هم حريصون جدا على جمع الأموال جدهم يشقون في جمع المال إن ضاعت أموالهم شقوا ماتوا شقوا وشقوا بها أولادهم حالهم في الدنيا هم حريصون على جمع المال في قمة الشقاء فكونهم طبعا الكلام هذا على المنافقين فهم منافقون وحريصون على جمع المال وحريص على جمع الدنيا فدرج قلبه يتفطر على الدنيا وهذا في ذاته عذاب فالله يقول لا تعجبك ترى هم يتعذبون بها في الدنيا هأليس هذا اليق بسياق الآية يعني أنت لا تعجبك, لا لا تعجبك مولون في الدنيا ترى هم يعذبون بها في الدنيا فلما فهمنا الآية وفق النظم يعني جعلنا العذاب مثل ما قال الله في الحياة الدنيا استقامت, لا استقامت لنا بمعنى بليغ جدا لكن على قول بعض فسرنا فيها تقليم وتأخير هذا الأصل أن لا يقبل الأصل أن تفسر الآية وفق نظمها المثال الثاني الله يقول في سورة ألي عمران لا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم أي تقتلونهم قتلا ذريعا إذ تحسونهم بإذنه طبعا الكلام عن أحد ولقد صدقكم الله وعده إذا تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون دعونا يعني نسرح بخيالنا إلى أرض المعركة السير الواقعي للمعركة أيش قطعا كالتالي أنهم هم عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام صح في الرماء ثم تنازعوا ثم فشلوا عكس تماما صح ولا لا لكن الله جعلها عكس فشلتم وتنازعتم وعصيت. إذا جاء أحد يفسرها على غير نظمها سيقول الآية فيها تقديم وتأخير ويخرج من الأمر على طول. لكن من لديه قاعدة أنه لا بد أن أفهم القرآن كما أنزله الله بالكلمات المرتبة كما أنزلها الله هنا يحاول أن يعمل ذهنه وحتى يفهم الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن حبنك الميداني السوري اللي توفى عام 2025 قريب له لديه كتاب اسمه قواعد التدبر الأمثل يقع في 800 صفحة لم أقرأ أجمل منه في قواعد القرآن على الإطلاق مع قراءتي كثيرة في موضوع قواعد القرآن لم أقرأ أجمل منه فأنصحكم جميعا باقتناء يتكلم عن مثل هذا لكن أريدكم أن تعملوا عقلكم فيها السير الواقعي في الأرض في أرض المعركة أنهم عصوا ثم تنازعوا ثم فشلوا العكس تماما لكن الله في الآية قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم لماذا الله قلب الأمر ولا تنازع الفشل بالضبط الربط من الآية الثانية يبعصوا لأن هناك وصانوا ثم لا هذيك هذيك طبعاً نزلت في بدر لكن الآية ذيك توضح أنه فعلاً الكلام الحقيقي أنه نزاع ثم فشل ولا تنازعوا فتفشلوا يعني السيرة الحقيقة هو نزاع ثم فشل لكن الله هنا قلبه السؤال لماذا قلب الله هنا؟ هاي يا خالد لأنه لو ما فشل ما كان الآن أليس التنازع ما سبب التنازع الفشل لا أسف فشل نتيجة للتنازع والتنازع نتيجة للعصيان يقول رحمه الله يقول أراد الله أن ي... لما نتكلم في هذه الآية، أراد الله أن يبين لهم أن يبدأ بالوضع الذي انقلبت... انقلب انقلب عند وسير المعركة الآية كلها تتحدث عن إيش عن أنكم أيها المؤمنون كنتم تحسونهم أي كنتم تقتلونهم كنتم تنتصرون فمتى انقلبت المعركة متى انقلبت المعركة وصار النصر الكفار لما فشلوا مولهم ما عصوا هم لما عصوا ما زالوا منتصرين ثم تنازعوا ما زالوا منتصرين لم تنقلب المعركة لما فشلوا وجبنوا أتوا الكفار وقتلوا فالله هنا يبين أن الابتداء ابتداء انقلاب المعركة الفشل ثم بين سببه المباشر ما السبب المباشر للفشل؟ النزاع, النزاع. ما السبب المباشر للنزاع؟ العصوية لأن الآية تتحدث عن أني الله يقول أن أني صدقتكم ونصرتكم لكن انقلبت المعركة ضدكم ليش؟ في حال الفشل لما فشلتم إيش سبب الفشل تكلم الله عنه. واضح؟ لما تحاول أن تفهم الآية وفق النظم تتبين لك أمور تستطيع باسلام أن تقول الأصل أنه في تقديم وتأخير مثل ما قلنا في قبلها القاعدة العاشرة نأخذ عليها مثالين كذلك نون والقلم يمسرون ما أنت بعثت ربك مجنون قاعدة العشرة علاقة بين القسم والمقسم عليه كثيرا ما نجد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يقسم بأمور على أمور لما نتأمل فيها ما نجد ربط والعاقل يعني لا يمكن أن يقسم على شيء أو لا يمكن أن يضم بالقرآن إلا أنه لا يعثي بشيء لا في موضعه دعونا نتأمل في المثال الأول طبعا من باب الحماس في المثال الثاني طبعا أيضا أخذته أول والثاني أخذته جميعهم من الشيخ الميداني أتوقع أنه لم يأتي بشر بمثل ما أتى به الثانية إذا أتينا عليها نتكلم عنها طبعا نتكلم عن الأولى الله يقول نون والقلم وما يصرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون القسم بإيش؟ واحد القسم بإيش؟ بالقلم بالقلم بالقلم وبإيش؟ وبالكتب الذي يصرون عليها أو عفوا بالقلم وبجميع الأقلام اللي يكتب بها ما جواب القسم؟ ما المقسم عليه؟ أنا لا ما أنت بنعمة ربك بينجنون ما هي نعمة الله على على نبيه محمد أول نعمة التي هي الإسلام الإسلام طبعا نعمة لكل البشر لكن خاصة هو بإيش بالنبوة والقرآن فهو كأنه يقول لما شوف الآية اللي بعد ما أنت بنعمة ربك بينجنون أكلاجنا غير بأيكم المفتون يعني هم كانوا يتهموا محمد بأنه مجنون في آية أخرى ويقولون إنه في سورة الحاق ويقولون إنه لم بالجنون فالله يقول لهم منون والقلم وما يسطرون إني أقسم بكل شيء يكتب به وبكل الكتب التي يكتب الناس عليها وبكل ما كتب الناس أن هذا القرآن الذي أنزلته, أنزلته على محمد ليس هو أو يعني ليس محمدا مجنون بالقرآن الذي بين يديه ما الذي نستفيد من هذا؟ يعني ما هي العلاقة بين القلم الذي يكتب به والعلاقة بين القسم بأن القرآن وبأن محمد ليس مجنونا إذ أنزل الله عليه القرآن العلاقة كالتالي واحد الله سبحانه وتعالى لما نزل القرآن أمر الناس أمر الناس والنبي أمر الناس أن يكتبوه فهناك كتب للوحي في القرآن يكتب صح؟ طيب هناك أشياء أخرى تكتب والعرب صح أنهم كانوا أميين لكنهم يعرفون أن هناك أشياء تكتب وكان بعضهم عندما يذهب إلى الشام للتجارة يرى ما عند الآخرين من من من كتب ومن أناجين ومن غيرها لأن هؤلاء كانوا نصارى فهم يعرفون وكان بعض وكان بعض العرب يكتبوا الأشعار وتعارفون لماذا سميت المعلقات قلنا علقت على على السار الكعبة كان بعضهم يكتبون والكتاب عندهم موجودة وإن كانت ليست كثيرة فالله يقسم الله يقول لهم هذا القلم أنتم تكتبون به القرآن وتكتبون به غير القرآن. فانظروا وقارنوا بين القرآن وبين ما تكتبونه من غير القرآن. سترون الفرق العظيم وترون أن القرآن لا يمكن أن يكون محمد مجنون يوم آتاه القرآن، إذ هو لا يساوي شيئا مما تكتبونه. فكيف تقولون عن محمد أنه مجنون وهو لا يساوي شيئا مما لديكم مما تكتبون به؟ فمتى ولعى؟ القسم القسم عن القلم وما يكتب به وعن المكتوب فأنتم يا قريش قارنوا بين القرآن وبين كل شيء يكتبه الناس لا يمكن أن يأتي بشر بمثل ما أتى به محمد فكيف يكون مجنونه وأتى بأعظم شيء يكتب بالضبط فلذلك أقسم الله بالقلم واضح المثال الثاني الأقسم الله بالفجر وليل عشر الشفع الوتر اللي ذا يسر أربعة أمور جواب القسم أيش؟ لا آخر شيء إن في ذلك إن ربك لبي المرصاد هذا هو جواب القسم يقول الشيخ لماذا الله أقسم بالفجر والعشر عشر والشفع الوتر اللي ذا يسر ثم تكلم الله عن عاد ثم تكلم عن ثمود ثم عن فرعون ثم قال إن ربك لبي المرصاد من يتأمل في القرآن طبعا لا يمكن أن يصل الإنسان لمن يصل موصل إليه الشيخ رحمه الله إلا عندما يعيش مع القرآن حياة غير ما يعيشها الناس بس أنا أتوقع أنه بالساعات جلس حتى يصل إلى هذا المعنى انظر إلى ما يقول يقول عاد قوم عاد اللي ذكروا أولا متى أهلكهم الله أو لا مو متاه لكم الله لا نبدأ بعد نبدأ بثمود نبدأ بثمود الله يقول في سورة الحجر فأخذتهم الصيحة مصبحين الصبح ما هو الفجر والفجر فأربط الآن بين ثمود والفجر واحد اثنين ولا يال العشر هو يقول الليالي العشر هي من أول محرم إلى يوم عاشور إذا تقبلنا من هذا المعنى فلائل عشر لها علاقة كبيرة جداً بفرعون بفرعون متى أنجل الله موسى؟ في يوم عشورة وخرج موسى كما يذكر في بعض القصص أنه خرج موسى من, من, من أرض فرعون حتى وصل إلى جهة البحر في أول العشر خرج في أول العشر فالله أقسم بالليل العشر كلها هذا واحد فاربط بين العشر وفرعون متى أهلك الله عاد؟ متى أهلك الله ثموت في الفجر متى أهلك الله فرعون في الليل العشر الشفع والوتر عاد أهلكهم الله بإيش اقرأوا سورة الحق الطاغية الطاغية وصفها الله ب... لا نسيت بالطاغية بريح صلصن عاتية إيش؟ أكمله إيش؟ أحسنت قال الشفع والوتر هي عدد الأيام والليالي التي أهلك الله بها قومعات فالشفع هي الثمان والسبع هي الوتر منصف القرآن كل من القرآن لم يأتي شيء من رأسه ثم قالوا الليلي إذا يسر قال هذا اقسام يجمع كل ما سبق لأن ما معنى يسر أن يمشي بهدوء فالله يقسم يعني, يعني يظهر عظمته بأن يقول وأقسم بالليل الذي سبق هذه العذابات كلها كان يمشي في يسر وهدوء ثم ألقى الله عليهم العذاب فجرا كل هؤلاء لقوام الثلاثة كل هؤلاء لقوام الثلاثة بدأ عذابهم في الفجر كلهم بداية العذاب كان في الفجر فلذلك ذكر الله لقوام الثلاثة فاربط أنت بين عاد والشفع والوتر وبين ثمود والفجر وبين فرعون والليل العشر ثم قال الله إن ربك لب هل يمكن يأتي بشر بمثل هذا؟ يعني التدبر التدبر في القرآن بمثل هذا حتى يجد حتى يجد العلاقة حتى يجد العلاقة بين بين القسم اللي هو الفجر ولايلن عشر وشفع الوتر الذي يسر ومن جوابه إن ربك بالمرصاد يعني لما نتأمل وتعمق في التأمل وصل لمثل هذا. بالتالي نحن نستطيع أن نخرج بقاعدة تقول أن كل قسم أقسم الله في القرآن فهو له علاقة وطيدة بالمقسم عليه الذي هو جواب القسم طيب واضح, واضح هذه القاعدة طيب باقي آخر قاعدتين القاعدة الحادي عشر الجمال اللفظي مقصد قرآني بعض الناس كل يعني سابقا كنت لما أسمع أو بعض من يتكلم في القرآن مثلا في سورة, في سورة طهى قال قالوا منا ربي هارون وموسى في كل القرآن قدم موسى على هارون إلا في هذه فكنت أبحث أما أقرأ كنت أبحث يقول ليش قدم هنا فكان بعضهم يقول من أجل السجع كنت أقول هل معقول يعني القرآن يغير بس عشان يصير شك شكل بس من يتتبع القرآن فعلا ويعرف القرآن أصلا على من نزل على عرب أقحاح اللغة عندهم عالية جدا واهتمامهم بالجمال اللغوي بارع جدا يعني فن هذا من مقاصد القرآن ولهذا أمثل كثير تجد أن أحيانا الله سبحانه وتعالى يقطع الآية في منتصفها مع أن ما بعدها مربوط بما قبلها لزوما لكنه يقطعه من أجل الجمال نأخذ على هذا أمثلة الله يقول فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهم لو تقرأ سورة المعوم من أولها تجد أن الختام بالمصلين هو الأليق بالجمال وإلا إذا أخ... نريد نتكلم عن المعنى فقط وفضل يقول يجعله الله آية واحدة فويلوا للمصلين ذين صلاتهم ساهم لكن لما كان الجمال مقصد قرآني والعرب خصوصا في العهد المكي كانوا يحبون الـ الـ الـ الألفاظ القصيرة القوية التي فيها سجع ولذلك من, من مميزات السورة المكية كلها وتأمل في جزء عملة أن الآيات قصيرة لأن الله يخاطب عرب يعرف أنهم يحبون مثل هذا المثال بعد بعده قال في سورة المدثر وهي أيضا مكية في جنات يتساءلون عن المجرمين هم يتساءلون عن المجرمين لماذا الله فصل بينهم؟ لأن كنت لو قرأت في جنات يتساءلون وسكت وركعت اختلف المعنى تماما لا يجوز هنا أن تقف وتركع لا بد أن تكمل طب لماذا الله قطع هنا من يتأمل سورة المدثر كاملتها نجد أن في جنات يسألون عن المجرمين سكن في سقر والآيات كلها كانت قصيرة يعرف أن النسق اللفظي القرآني الجمالي كان يقتضي أن يجعل الآية مثل هذا. المثال الثالث حكمة بالغة فما تغل النذر فتولى عنهم ما بعد فتولى عنهم مستقلة تماما عما قبلها ما لها علاقة تماما وش اللي ما بعد فتلى عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء butterfly وشعنا بصار مخرجون ما لا علاقة قصة أخرى يعني اكمال في أمر آخر لكن حكمة لماذا الله ما قال حكمة بالغة فما تغل النذر فتولى عنهم ثم سكث ثم قال EMW الداعي لأن صورة القمر كلها فيها سجع راء بحرف الراء خربت الساعة ومشق القمر ويرى آية يعرض ويقول سحر مستمر فاقتضى الجمال القرآني الذي يحبه العرب أن تكون الآية مختمة بها قال فالحق والحق أقول لهم لا نجن منك من, من أجمعيكم قال فالحق والله يقسم بنفسه قال فالحق ثم يقول الله بين عريضتين ونتعمتنا ضع بين عريضتين قال والحق أقول هذا معترض جملة معترضة يسمونها جملة معترضة الله ختم بها الآية ليش؟ لأنك كذا جعلتها آية وحده ستفسد النسق اللفظي القرآني في آخر سورة صال وإذلك الله انتهت الآية بالحق أقول مع أنها جملة معترضة ولا يليق في لغة العرب على جملة معترضة لكن ما بعدها له علاقة بها والنسق القرآني العام الجمالي يقتضي هذا أيضا مثال وقيلهما إنما كنتم تعبدون انتهت الآية من دون الله من دون الله لا علاق كبير بما قبلها لكن النسق القرآني اقتضى هذا الثائذ الأغلال في عناقم السلاسل يسحبون يسحبون فين؟ الحميم. في الحميم فبعدها له علاقة لكن نسق القرآن اقتضى هذا لأن سورة غافر آخرها نون قالوا أمنى برب هارون وموسى الجواب أن النسق اللفظ القرآن في كل سورة طاها كان آخره مقصور المقصور طاها إلا تشقى إلا ذكرت لمن يخشى فاقتضى أن يقول هارون وموسى بالضبط يحارض على النسق الجمالي القرآن اللفظي الذي تحبه العرب نعم. ما يكون فوق هارون من السحر أقرب من موسى. وفي في باقي القصص كل يعني ب... لا شوف كلمة هارون وموسى بهذا الشكل ذكرت في كل القصص في نفس المكان في الوقت الذي سجد فيه سحرة. فإذا قلت إنه هنا هارون أقرب لهم فهم في كل الأحوال في في نفس المكان ذكرهم لما سجدوا قالوا أنه برب هارون فنقلوا السهرة السجدة قالوا أنه برب هارون وموسى فنقلوا السهرة السجدين قالوا أنه برب موسى وهارون نفسه أخيرا وهي قاعدة لزيزة قاعدة الثانية عشر قاعدة علم الظهور أحيانا أول شيء نحن متفقون جميعا أن الله لما خلق الله القلم قال له اكتب قال يا ربي وما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة نحن نؤمن أن الله علم كل شيء قبل وقوعه من قبل أن يخلق السماوات الرض بخمسين ألف سنة كما جاء في حديث نعمان بن بشير هذا حديث صحيح أن الله كتب كل شيء إلى قيام الساعة فلا يمكن أن يحدث شيء إلى قيام الساعة لم يكتبه الله ويعلمه من قبل طيب إذا نحن علمنا هذه القاعدة ونحن مؤمنين بها فلماذا الله يقول في بعض المواضع مثل مشكلة الجواب طالع فما هو يجيب لكم الله يقول ليعلم الله في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغير طيب أليس الله يعلم يعني الله لما ابتلاهم بهذا ابتلاهم كانوا حجاج معتمرين والمعتمر لا يجوز له الصيد فالله ابتلاهم بأن قرب منهم الصيتر ويرونه فحدثتهم أنفسهم أنهم يصيدونه وهو محرم عليهم فقال لي أعلم الله من يخاف الغيب ألا يعلم الله في ذلك الوقت أن فلان وفلان سيصيدون وفلان فلان لن يصيدون يعلم طب لماذا قال لي الله من يخاف والغيب يكون حجرا يعلمهم الله يعلمهم أنهم هم اللي يعلمون طب نأخذ المثال الثاني الله يقول في في سورة اه في دقيقة في سورة, في سورة في سورة البقرة في أمثلة كثيرة لكن سورة البقرة الله يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من قلبه على عقبه أليس الله كان يعلم أن هؤلاء الأقوام لما تحولت القبلة سيقتادون للنبي ويحولون القبلة من بيتي المقدس إلى مكة وأن اليهود سيقولون ما هو الله من قبلة التي كانوا عليها وأن المنافقين سيقولون لماذا حول القبلة ولم يوافقوا على تحويل القبلة كان الله يعلم كل هذا فعليه ما في قلوبهم كل لفظ فيها علم الله يقول وليعلم أن الله الذين آمنوا والعلم المنافقين فلا أن الله الذين صدقوا عن الكاذبين وليعلم الله ما ينصره ورسله بالغيب كل هذه التي فيها علم في قاعدة إذا فهمتها هذه الآيات كلها تفهمها تماما هذا العلم هذا العلم الذي يذكره الله هو علم العلم الذي يترتب عليه الجزاء اللي يعلم الله من ينصره ورسله بالغيف يجازيه عليه العلم الذي يعلمه الله إذا لم يحدث الله ما يحاسبك عليه يعني الله لا يحاسب الإنسان لا يحاسب الإنسان على ما على ما علمه أنه سيفعله إذا لم يفعل فعله واضح؟ فعلم الله علم الله مثلا الله علم منك طبعا هذا افتراض وهو لا يمكن أن يحدث إذا الله علم أن أسامة مثلا بعد صلاة العشاء سيؤذني بالذنب المعين هذا هذا إذا كان الله قد قدره هذا لا يمكن أن يندفع إذا كان الله قدره أنه سيقع لكن الآن الآن هل كتبت عليك السيئة لم تكتب لكن لما تعمل علم الله أنك تعمل حتى يكتب عليك فمعنى العلم لو جعلنا, لو جعلنا مكان ليعلم الله إلي يجازي الله تستقيم المعنى تماما إلي يعلم الله علما يظهر به للناس عمل هذا الرجل ويجازيه الله عليه بالضبط واضح؟ في كل المواضيع هذه اللي ذكرناها قبل قليل كلها هذه هي القاعدة الثانية عشر وبهذا يعني نكون نهينا كلام على القواعد كاملة بحمد الله ولطفه ويعني أجزمه أجزمه جزمة مجرب جزمة مجرب وليس يعني جزما لفظيا فقط أن من وعى هذه القواعد جيدا وقرأ القرآن مع استحضارها سيختلف نظره للقرآن كليا كليا كليا سيشتاق للقرآن كثيرا لأن الإنسان إذا كان يقرأ شيء وما يفهم غالباً يعني أنا أذكر في بدايات الجامعة وفي آخر السنة كنت أقرأ يعني مع مع الفرق في المثال كنت أقرأ عبد الكريم بكار ما كنت أفهم أي شيء فكنت عبد الكريم بكار وكنت أكتبه ومعه سير تقرأ لكن يوم صرت في نص الجامعة كبرت كبر العقل صرت أقرأ بكار وأفهم. فاشتق لكتب بكار كتب بكار نفسه جدا لكن اللي من يفهمها أنا ما فهمتها كرهتها فطبيعي جدا أنت لما تقرأ القرآن و ما تفهم شيء تشعر بثقل عليه لكن لما تعمل مثل هذه القواعد طبعا ليست هذه القواعد ثقر في مليان أنا اختصرت, اختصرت المختصر أقول لكم الميداني ذكر ما يقل عن سبعين وسبع وخمسين قاعدة ذكرها السعدي وثمان ذكرها العويد والعوني ذكر يمكن عشر ففي كثير جدا من القواعد أنا اختصرتها بقدر من استطاع يعني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعينكم ويرزقكم الرغبة في فهم القرآن وأن يوفقكم لاستحضار هذه القواعد أثنان قراءة ولا ضير أنك مثلا تجعل لكل قاعدة أسبوع تطبقها هذه طريقة بالتدريج وممتازة مثلا خذ قاعدة التضمين قل هذا الأسبوع أنا سأقرأ القرآن وسأبحث عن التضمين أي تضمين أبغجيب ثم يذهب إلى القاعدة أخرى وهكذا وهكذا إلى أن يوثقك الله سبحانه وتعالى لكي تعي كتابه أسوان مني وكرمي يجعلن من الذين يستمعون القوله في التعبون أحسنه ليجعلن من القرآن الذين هم الله خاصته صلى الله عليه وسلم وليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيهما الطويل أي هذا اسمه قواعد التدبر الأمثل لعبد الرحمن حسن الميداني من مطبوعات دار القلم التونسية ها تفضل ما في معليش عاد .أنت وقلنا يجزي الاستقامة النعمة يجزي الله ما يخافهم الغيب. آه لا آه هو مثل هذا يطابق القاعدة اللي قلته في القاعدة الثانية إنه تقريب للمعنى. والله تقريب. تقريب ولا فيه فيه يعني ليس مسألة الجزاء فيها بل نظهر العمل للناس في أن الإنسان عندما يعني أنت إذا إذا قال الله لك أنك تفعل عمل فلان ثم عقبك الله عليهم إنك ما تعمل ستحج الله لكن لما تعمل وتعلم إن تعلم أنك ذنب لا ستشهد عليك معاني كثير تاتي من هي الجزاء او شكلها الاقلام والتفاعل ان شاء الله بس اعرف اسم الشخص ابشروا تعبوا والله حركت 4.50